هاي دلوقتي في صوت دلوقتي في صوت ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله دلوقتي في صوت <تصفيق> حياكم الله طب خلينا انا اصلا كنت عملت استديو ميكس يعني بحب اسجل للشيخ الراقي <تصفيق> حي الله, الله, الله, الله كل الله شيخنا الراقي حي الله شيخنا ريس حي الله ستودنت لا يا بس يعني انا اقول رايي بصراحه يعني التسجيلات يا يعني زمان ما كانش في تسجيلات خالص يعني المسيحيين بيدخلوا الغرفة علشان يسألوا لكن دلوقتي تلاقي المسيحي لا احنا حنعمل اجتماع على مستوى القعدة يا أخونا سليم يعني هذا <تصفيق> شيخنا أبا سفيان فدلوقتي المسيحي بيدخل الغرفة وهو خايف يعني بيدخل بيلاقي مثلا يعني تسجيل ما عرفش فيه ايه وحاجة زي كده يعني فيش الجو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 يعني يتكلم يحاول لو في اي مسيحي عنده سؤال احنا في بعض الاحيان عليكم السلام ورحمة الله حالا شخنا المقدار بتلاقي احد الاخوة يأخذ الميت حتى ولو في مسيحي بيسأل على تيكست انا عندي سؤال يا ناس انا عندي سؤال يا اخوة انا عاوز اسأل سؤال بتلاقي الاخوة مثلا بيطنشوه بيفضلوا يتكلموا في الموضوع يعني اربع خمس ساعات والموضوع ما حدش بيستفيد منه على الاطلاق تلقي المسلمين نفسهم مش فاهمين الموضوع بيتكلم عن ايه ولو توضع.. هناك روان حلقنا, حلقنا صرح فنقطة التسجيلات صراحة يعني يعني انا ضدها صراحة وانتوا عارفين معنى التسجيلات مش المادة يعني مادة عدن تسجيلات المسيحيين ما بيحبوا هاش يعني التسجيلات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 وكيفية احتواء للضيوف المسيحيين وللإخوة المسلمين كمان في نقطة ثانية عاوز اقولها بعض الأدمن بعض الأدمن تلاقي مثلا أحد الإخوة المسلمين واحد الميت مثلا شغل حاجة الحاجة كده تلاقي الاخ المسلم الأدمن نقطه على طول وأحد منه الميت فالأخ المسلم ما يعرفش هو ملقة ليه؟ فتلاقي الإخوة المسلمين زعلانين بيقولك إحنا عمرنا ما حندخل للغرفة دي يعني التعامل مع جبناش فييرت الإخوة الأدامين يحاولوا ما أمكن يعملوا الأخ المسلم الأخ المسلم زي ما بعمله الضيف المسيحي في بعض الأحيان بيكون مثلا الضيف المسيحي يعامل أحسن من الأخ المسلم بارك الله فيكم شيخنا راجل مايك معك. والدكتور المقدار ده انا شاهده كتب واحد يمكن عاوز المايك ان شاء الله المايك معك يا شيخنا المقداد اه يا شيخ راكي طيب خير خير ان شاء الله مين مين كتب كمان ان شاء الله داخل فاضل مقمال حياكم الله حياكم الله داخل فاضل ابعوا بعيد مين كتب اخوان بدو قال مين بحظو هيا كون داختنا صارا آه كروان كروان سمعني يا كروان يا كروان آه أخت أخت حياكم إذا أختنا كروان آسف جدا إن شاء الله أخي الفاضل أبي سوفيان نعم تفضل أخته بدك المايك ولا بدك تكتب حياكم إذا أختنا كروان آسف جدا أخته ما ما كنت أعرف أنك أخت طيب خير خير إن شاء الله تفضل أخي الفاضل أبي سوفيان تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في صوت إن شاء الله حيا الله الأخوة جميعا حيا الله الشيخ الرجيح حيا الله الشيخ نعيم حبيب عمر حيا الله الشيخ نعيم بزق حبيب أخو الأخوات أصلي ما يبارك فيكم وينفع بكم وينفع قدركم وأني أصلي على في في الدعاء الله يحفظكم ويرككم خير إن شاء الله الحمد لله والان شاء الله الاخوة بس عايزين توجيه بعض التوجيه حيظل مهجن ماشي يا شيخ رز مع خزب أنا توقفت يعني توقفت في المسألة يعني حيظل أحمد سعيد الحبيب حيظل عيسيدي تخلص هذا حييكوا باء وخلاص يعني <تصفيق> الله يبارك فيكم طيب خلاص يعني أنا عملت مشاركة فضائيات وخلاص بقيت راجل المفروض يعني تعملوني اونر في الورف يعني لا نصع شيخنا الحبيب الراجي شيخ عمر بعلو سامي ان شاء الله شيخ رزق الاخوة يعني الافضل جميعا هو احنا بس الاخوة عايزين بس شوية تنشيط عايزين نوقف عن السنة هنا يعني اضع الحذاء على رأسي اصلا دولات ما كان مثل هذا لكن الاسف موضوع الـ الـ اه الحمد لله الحمد لله السلوذان يثبت على صح. ايو نعم يا معسياتي موضوع لو في حاجة على التكست خلاص يعني انسى انسى عندنا الان الان مثلا في حاجة حصلت على التكست فانا حاولت يعني اعرفها فقلت للاخ فالاخ ما شاء الله افادني فيها خلاص ليس لي اصلا اكثر من ذلك فقلت له كلمة على الخاص كلم شي خمر خلاص تمام اتكلم شي خمر فلو الحاجات دي تفضل في الخاص تمام اي اي الاشكال لا يحصل لفات ما الاشكال لا اشكال اصلا يعني ولكن هناك ادب في الخلاف لعلى الشيخ عمر او الشيخ رزق أو الشيخ ابواليد الشيخ موحد الشيخ الراجي الشيخ الغريب هؤلاء جميعا يحدثون عن هذه الامور تمام طيب انا ممكن يعني من قل علمه او من زاد علمه قل خلافه كما يقولون تمام طيب ده بدلا نتعلم هنا في دروس في الغرفة ان شاء الله اللي عايز تعلم يتعلم ان شاء الله النت التميان ما شاء الله دروس في فقه الخلاف مشروع فيه يعني محاضرات كثيرة للعلماء الكبار والشيوخ طبعا. لكن المهم ان انا عايزين نتكلم في ايه نتكلم في ايوه ايوه عايزين نتكلم فيه وبصراحة يعني بصراحة تراجع كاسم الاخوة منهم أول اولهم انا يعني اولهم انا وعليكم السلام طبعا. يعني او تخليهم عن مسك الادارة عن تخليهم عن عن المشاركات هو بس فيه عايز يشارك باي يعني اي حاجة واحد مسيحي يجب ان يخبط فيه مثلا هو التخبط لان انا عربت لكن اهم حاجة عندنا احنا قلنا قبل كده اقتراحنا اقتراحات والشيخ عمرو نفسه مبارك فيه قال ان شاء الله في الاجتماع هنناقشها ان شاء الله واقتراحات طيبة الاخو اقتراحوا ان شاء الله لابد ان اخذ الاقتراحات دي في عين الاعتبار في عين الاعتبار الغفة زيما الشيخ الراجي قال الان قال 250 واحنا بيتضرع او يعني الاخو يتبرعوا ليها تمام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 يعني حصل لهم ببعض الـ الـ يعني يعني زعلوا فعلا مش عايز اقول يعني حاجه ثانيه زعلوا من الاخوه نفسه يعني زعلوا من الاخوه نفسهم تمام الشيوخ مش يقعدوا يتكلموا يتكلموا ويتناقشوا في نفس الوقت لا دعم لنا منهم او او لهم منا تمام لكن احنا بنتكلم على اخوه افراد ايام نرد على شبهات ماشي افراد ايام زي مثلا الشيوخ الله يحفظهم مش عارف مين جاب الشيخ بتاع سرور انا مش عارف مين جاب الشيخ بتاع سرور الاخوه القائمين على الغرفة هم اللي جابوه اكيد الشيخ عمرو الشيخ رزقه الشيخ دكتور انتي الشيخ الغريب اي حد من هؤلاء او جميعهم جاب الشيخ لفاسبور انا صراحة حزنت يومها جدا يعني برده عد الغرفة ما كانش زي العدد او كان زي ما كنا عايزين يعني تمام لكن اهم حاجة احنا عايزين ايه نشتغل احنا قلنا قبل كده يا إخوة عمر ما هنشتغل غير لما الادامين كلهم يشتغلوا عمر ما الغرفة كلها هتشتغل هي لما الادامين كلهم يشتغلوا ازاي احنا قلنا هنفرد ايام أو أسبوع مثلا هذا للرد على شبهة معين، تمام؟ ذلأ قلته، أم وأكرره، ولا بأس أن نكرر، تمام؟ ولا بأس أن نكرر، تمام؟ لا بأس أن نكرر. هنفرد يا أسبوع مثلا أسبوع دوات مثلا للرد على شبهة معين. لي الأخر عيسيتي ما يبحسش، وأنا ما بحسش، ولي هالي ما يبحسش، ولي ما يبحس؟ ولي خادم الإسلام ما يبحسش، ولي إخوة فارسوا ونحفظه ب بي... بتسجيلات. بي... هيبقى اسبوع جرد على شوفه المعين انا هجيب معلومة فائدة الأخ اللي هجيب فائدة الاخ فارس هجيب تسجيل بفائدة شرطة هجيب فائدة كعبة هجيب فائدة المهاجر هجيب فائدة قلنا الكلام ده ميت مرة تمام والشيخ عمر الله يبارك فيه قال لي ان شاء الله في التسجيل في في الاجتماع تمام دموع يجيب فائدة ان شاء الله وهكذا هيبقى اسبوع في رد احنا لما نعرف او نصره لما يعرفوا برا ما عشنا الأسف على الإطالة يعني إني في رد على شوفه المعين هيجوا تمام زي مثلا ما يجوا لل هاله دوت ولا واتباعهم واتباعه بياتون الغرفه عندما يعرفون مثلا ان في موضوع معين هو طرحوه نروح نعمل لهم دعوه نفسهم يعني احنا رحت في الغرفه مثلا ترحبوا بكم مثلا غرفه كذا كذا كذا وفي اي وقت الشيخ عمرو الان موجود في الغرفة ويا ريت تيجوا هييجوا هييجوا ده مش اسراء وده دعوة لعل يكون اللي جاي اصلا خبيث لعله يكون اللي جاي خبيث وانا عايز اسال في المسألة دي للشيخ عمرو سمعني خبيث ولكن لعله يتوب الله عز وجل عليه يؤمن بالله تبارك وتعالى ويرجع تمام فهو افراد إخوة. الاخوه الادام الصغيرين الشيخ عمرو طول عمرهم هيدي دروس ماشي يا مرحب هيقولوا ومش مش هيقولوا لا ودي غرفتهم طبعا وهما بيتحاكوا فيه لكن هم عايزين اخوه نفسهم كمان يشتغلوا يعني انا عجبني بعض الناس اللي هم بداوا يعملوا محاضرات لانفسهم تمام ولكن بعد استئذان الكبار لكن احنا مش عايزين نعمل محاضرات احنا عايزين نعمل اشتراكات بمعنى ان انا هطلع النهارده هنتكلم في فائده معينه مش واحد ياخد المايك والباقي ينام مش واحد ياخد المايك والباقي ينام زي بعض الناس ياخد المايك وللاسف يعني هي في محاضرة النهارده من الساعه 9:00 الساعة 10:00 خلاص خلاص تمام فلكن الله المستعال احنا نعمل لو عشرة عمل مشاركات والله العظيم يا اخوة اقسم بالله في المسابقات اللي بتعملها اخت او اخ معين والله من اول من ولد في الاسلام من المسلمين من اول مش عارف من هاجر مش عاد ايه وخبرك الاخوة بيجروا على جوجل بيجروا على جوجل ويجيبوا ويشاركوا بتلاقي على الى حاجة عشرة مشتركين على التيكست ترى صحيح ولا لا صحيح ولا لا انا بتكلم كده ولا معايا شيخنا راجي معلش ناسف يعني على الهام حيا الله ويت صح يا شيخنا راجي تمام؟ فالياخو بيقرأ على جوجل طب ليه؟ لما نيجي نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الله تبارك وتعالى وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم راجل الله عنهم. ما نيجي على جوجل ونبحث. ما نيجي على مكتبة الشملة وهي عندنا ونبحث. وأحدهم لك ما إيش مكتبة الشملة؟ ما هو الفاشل دائما عنده عذر صحيح؟ الفاشل دائما عنده عذر والناجح يعني دايما عنده برنامج وناجح جدا دائما يجد مشك... حل لكل مشكلة والفاشل جدا دائما يجد مشكلة لكل حل تمام فمن باب لما اقول معنديش مكتبه شامله ما بكتبش شامله ايه خش على الموقع المكتبه الشامله حملها معنى بتحمل كل شويه تحمل لي كام جيجا دروس وكم جيجا برامج وكم جيجا وكم جيجا وكم جيجا تمام لو جابوا الان تسجيل فضيحة فلانة الفلانية وكتبوها على تيست ورابط طب ما انت هتحمله لو كان 10 ميجا 20 ميجا 60 ميجا ليت نيجا صحيح يا إخوة فاحنا نجري على جوجل ونجري على المكتبة الشمالية ونجري على المكتبات ال اللي الأخوة تعبوا فيها تمام ووالأخوة دائما إن شاء الله يعمل حتى لو ساعة في اليوم حتى ولو ساعة في اليوم إن شاء الله حتى لو ساعة في اليوم. وأنا إن شاء الله صلى الله عليه يهديني وإياكم وينثقني وإياكم اللي ما يحب يرضى ومش عايزين بقى الزعل يعني الجزمة فوق رأسي تمام الجزمة فوق رأسي أنا أقول من أنا يعني النحزة فوق رأس خلاص والله لو, أخ... لو العساتي مثلا غلص فيها خلاص قلب كده قلب قلبي, قلبي حاجة. أحبك في حاجة واحبك في اللقاء حبيبي عساتي وانتهى الموضوع لو هو اتكلم بعد كده اخرج من الغرفة ايه المشكلة ايه الاشكال اخرج من الغرفة ايه الاشكال يعني خلاص البرتوك هيقع مثلا من غيرك ما فيه ما يسمش وجم وراحه في الاخر البرتوك زي ما هو وفضل الله الاسلام زي ما هو وفضل الله عز وجل صحيح اخو ان شاء الله خلاص. والله العظيم ايه مشكلة لو لاحد يقول لك اخرج ويدخل باسم تاني عشان يشوف الاخ يعمل طب ما خلاص النفسانه والكره والحقد لبعض الاخوه مثلا لا تمام ولو سبني ولو شتمني يا اخي انت احسن من الرسول صلى الله عليه وسلم انت مش احسن من النبي تمام ايه يعني لما اخ مثلا يعني يقول راي والاخ التاني يقول رأي اخر مثلا طيب يعني هو الرأي خلاص ما تتدخلش بقى يعني ما تقولش بقى خش راي خاص وماي اخر رايك ايه رايك يعني ام رايي كذا انت ايه رايك لكن نقعد نلفص بعض على التيكست يا اعمل كذا لا لا لا اعمل كذا فلان طب ليه امال الاخ الثاني دوت هيزعل منك تمام الله مستعان يعني كل واحد ي... ما يفتكيش نفسه ان هو وصل يعني ما يفتكيش نفسه ان هو وصل ماشي وخلاص يعني بقى من بقى من الكبار احنا لسه لسه قدامنا بدر كتير كتير قوي قوي قوي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 دهو بس تهدى شوية ما نفسهم خلاص بقوم الشيخ الشيوخ نفسهم بيضربونا امثالا لنا يعني يساؤوا إليهم ويسبوا الشيخ العريفي الشيخ العريفي يعني الله يحفظه ويبارك فيه لا يخشى في الله عز وجل لوما تلائد الله يحفظه وان يبارك فيه وان ينفع به تمام و نفسه للدعوة باع نفسه لله عز وجل بس تيجيش نفسك خلاص في في ناس لا يحسنون يقرؤون القرآن وكانه يتكلمون كانهم يعني يعني علمت هذا الزمان يعني الله مستعان وهو أخسم بالله لا يحسن يقرأ القرآن فضل عن أن يتكلم بالحديث كلم عن الفقه في أصول الفقه في هذه الأمور تمام ف... فالإخوة تهدى يعني ويبيع نفسهم لله عز وجل ولو أحد أساء خلاص يسيء والله كل هذا في ميزان حسناتنا إن شاء الله كل ده في ميزان حسناتنا إن شاء الله يسأل الله أن يثيبنا وأن يثيبكم وجاذاكم للخير مش عايز أطل أكثر من كده بس الموضوع حي الله معاوني الح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 الا بأي صح يا شيخ رزق <تصفيق> صحيح الواحد انا انا هقول لكم حاجه انا صراحه يا إن شيخ عمرو انا استنبطت حاجه كده هو مثلا شيخ عمر ربما يكون مذكرته الحالية يعني انت عايز تعرف شيخ عمرو بيذاكر في ايه او شيخ رزق بيذاكر في ايه او شيخ ابو الوليد بيذاكر في ايه ها شوفوا بيتكلم عليه على المايك شوفوا بيتكلم عن ايه على المايك تمام واي حد كده اي حد كده شوف هو بيتكلم عن ايه هتلاقيه هو دي مذاكرته في البيت على طول أول ما بيحفظها أو أول ما بيقرأها ها؟ بيبلغها على طول مباشرة عشان يحفظها صحيح؟ صح يا بسحط؟ <تصفيق> لا ما هو ما هو شرط ومش شرط الحاجات دي بقى إيه؟ يعني لكن المهم في الغالب بتجد أنا وجدت بعض صلاب العلم فعلا صراحة اللي هو بيتكلم عليه أكيد هو بيذكره ودوت أنا عن تجربة يعني عن تجربة يعني الشيخ نعم الشيخ شيخي نفسه الشيخ أحمد سليمان انا يعني دوت بني وبينه انا اعرف ان هو يعني بكلام الان مثلا في درس معين يبقى هو بيذكر الموضوع ده بس فانا مش عايز اتفاول برضو عشان الشيخ الرجي يعني من قبل الادب يعني نحن المطلش والشيوخ جالسون ولكن ابو صحق موجود معاوية موجود دموع موجود الشيخ رسك موجود شيخ عمرو موجود كلهم موجود فضل العزل العساة موجود هاني موجود ماشي شرطة موجود كعب موجود فضل ده كل سنين موجود كل الاخوة وفايرس الواب يرك فيهم جميعا بفضل الله مش موجودين في أي غرفة تانية في البلتوك يعني وانا اكادوا اجزم ان هؤلاء مش موجودين في غرفة تانية في البلتوك مثلهم يعني تمام فعيب الغرفة تكون عيب الغرفة تكون كده والله مستعان احنا تحت التراب وفوق رؤوسنا والشيخ حسان قال يعني شيخ حسان قال شيخ ابو صحاق يقول العلماء الكبار يقولون ما بفهمه بنا نحن يعني الله مستعان يعني فربناه وضال عظيم لو دخل واحد يعني يعني خير هذا لو دخل واحد يرمي شبهه الآن يعني خلوا خلوا مشك عطيه ويس كل كلهم كل حدا لك برب برب برب راويلهم يعني فالله مستعان ف مش مش له هروبا يعني لا مش في خوف عنهم بيته كذا يعني الله مستعان عليكم السلام سنتصدى ان شاء الله وانا نصدى المسابقات و... آه... تمام الله أحفظك حبيب و... آه... ونجد على جوجل و... وانا خمس نوعات وده لا ده ده ده ده ما قلت الأول وهي آلات الأولى وشعب ايه فننتخيني الأول على إيه؟, على ايه على إيجابة شبهة ان شاء الله ورب أو زياد النبي صلى الله عليه وسلم ماشي معك المكش شيخنا الحبيب ولعل كلام كان منغبض بصر بعض بس يعني ل... لعلي كل في خايدة يعني نصدى الله أن يخيبانك ماذا شيخنا الشيخنا الراجي بسر محمد الحباب كلهم مين شيخ عمر لو سمعني المجتمع الآن إن شاء الله شيء يعني الشيخ الراجي برضه يعني يعني لو سمعني برضو أنتوا انتو الآن في كتابة خاص وتكتبوا أنت عملك تبع الآن الآن يعني <تصفيق> <تصفيق> معك بشيخنا الحبيب الراجي وحايت الله أصول الله أن يشفيه وعافيك ونرفع قدرك في الدارين وجد قمع السلام عليكم ورحمة الله <تصفيق> طيب أكرمكم الله خانوا فاضل أبا سفيان أحياكم الله خيال الدكتور محمد يعني والله يا إخوان لا يريق بمشايخنا أن يكون هذا العدد في الغرفة نحن يعني ما نطلع على عدد لا مش العدد هو المهم ياكم الله خلف هذا السكور حاجة الله خلف هذا المتناذور إن, إن شاء الله خلف هذا دونه إن شاء الله سبحانه فيك المايك بالضبط التفاؤل شوفنا كيف كان يعني ال ال ال الله عز وجل تفضل وكتب النجاح للغرفة آه بس في ناس كتير برضو عملوا ضد الغرفة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 خدفاظ المطادر نعم يعني أنه صعف الإخوة لأنه يعني بكل صراحة إذا بي هذا الشكل لا والله أنا أنا نادي كل الإخوة والأخوات ألا يتبرعوا للصبغ ليه؟ لأنه بنسبغ لمثال وخمسين فشوف العدد إحنا مش مهم والله تعالي فلان بس أسبغ يكون في غرفة يلا ما أنا مش دافع إشي لا لأنه اللي بيتورع على الغرف الخرام مش لاعف فلوسه ب بالشارع يعني لا يعني إن كتب هذه الغرفة الإغذاق والله أنا أمسح في غرفة MC Dialog بس في كل البالطوك لوانه اللي بده يروح يروح وين ما بده يروح يروح خير خير ان شاء الله تفضل اخذ الفاضل نور دي في صوت في صوت مش <تصفيق> شيخنا الرقي بالنسبة لعدد الغرف شيخنا الرقي الغرفة الحمد لله نعمل دعوات وعددها بيعدي المية بس الأخوة اللي بتخش ما بتلاقيش حوار م... ما بتلاقيش حوار مفيد فب من الغرفة شيخنا تمام ما بتلاقيش حوار مفيد يخرج من الغرفة بالنسبة لموضوع مسابات الموس... ال شيخنا أبو صبح تكلم عليه انا عملت موضوع مسابات قبل كده غزى مرة شيخنا وليت نفيس تزأ من الأخوة على التكست وعلى المايك برضو انا يا فالموضوع دوت حضرتك يا شيخنا اللي توصف فيه حضرتك توصف فيه موضوع الاستهزاء بالاخوه على التكست وعلى المايك حضرتك اللي توصف فيه تمام لان الاخوه احنا هنا المفروض كلنا ايد واحدة كلنا بنشجع بعض وكذا واحد كذا واحد يخش اه يا دكتور محمد اه يا دكتور محمد في ناس استهزاء بيه في ناس استهزاء بيه لا دكتور دكتور محمد دخنا عمال مايكا دكتور محمد تمام؟ الناس بتخش يا شيخنا الراجي هنا اللي ما بيقولوش حضرتك وما بيلاقوش حوار ممتع بياخد بعضهم بيومش دولا احنا كنا دخلين عايزين نسمع الدكتور عايزين نسمع الشيخ الراجي اه لازم المشيخ تتصرف لازم المشيخ تتصرف قلناك ما حاجة لشيخ اقول مين؟ طيب هو اخونا سنافي اخونا سنافي أخونا سنفي أماك معكم أخو سعيد خيب خير خير إن شاء الله ده الأخ فاضي يعني الأخ اسماف الله بارك فيه مشان ذكرت اسم بس ما كلا زنوف كل اسم عالعام يعني الأخ اسماف الله بارك فيه إحنا شو اللي بصير فيه الأخ فاضي؟ يعني أحيانا أنا بس مع مثلا أو أقرأ كلمة دول محمله محمد سوق هذا غرض ولانا خفاره من ده حياكم الله وقت امامك صح يا من المفروض ان ان احمد احمد حسن لا لا يا اخي الله يبارك فيك انا معلش ايش ممكن البتاع اللي بتتكلم فيه شوف دكتور محمد البتاع اه يعني المايك يعني اللاقت ايوه ايوه ايوه اه اه اه شلاء الله هو هو شوف اقولكم العامل المشكلة الكبيرة في الغرفة اللي هو العسعاتي يعني اخرج العسعاتي من الغرفة يستقيم أمركم آه بخذ المالك بعض يضحى حياكم الله أخي الفاضل أحمد آه هو الفتنة بالضبط. كان في مناظرة رايح جايب الأخ كرومبو بقول له تعال تعال تنزل تنزل نصوص آم أجل أخ كرومبو تاني يوم بيسأل وين ولا لا وينه خير صال يا كرومبو هل جابني من اخر الدنيا وقدان عطره الضيوف وتعنز النصوص كلهم مصين في صوت يا اكوان في صوت اه هي الصوت واضح اه اتري مصين جاب له من اخر الدنيا وكان عنده ضيوف وتركم وتر بده ينزل الضيوف بده النصوص وترو نصين بعدين يا اخي اكبر غلط اكبر غلط ان الغرفة تعتمد على شخص مظبوط حياكم الله الفاضل اسفولي والله شخص طب ما ت ما هذا الشخص ولمرة بطل يقدر يدخل ايش يعني؟ لازم الكل يشارك بالظبط والله بيجي ضيف بيصر عن العساكر العساكر مش موجود بس احنا ان شاء الله ستجد منا افضل مما تجده من, تجد من العساكر على سبيل المثال يعني انا انا شفتك ولا كان سهرت على يا اختي ما تكتب عدد يعني يا اختي انت حرف يا بتصير حرف لا لا الله طيب دكتور محمد تفضل معك الموعد السلام عليكم السلام عليكم الله يبارك في صوتي يا عيساتي صوت طيب الحمد لله رب العالمين هو المشكلة المشكلة في العيساتي فعلا نشخها يعني على التكست على التكست يكتب يضحك في 3-4 أسطر على المايت لا لا يقول كلمتين إلا ويطبع الكلمة تلو الكلمة بالضحكة فالله المستعان حي الله سيدنا ومولانا الدكتور أبا عبد الله يا ليش اسمك ابو لما انا قلت كلها ساقول الاسم المهم يعني حي الله ابو مالك ابو أنس ابو مالك بس حي الله مستر لولي مستر لولي ايه بقى زعلان ليه هو لا بس بص يا الحبيب مستر لولي كنت أنا مرة على اللاقط كنت مرة على اللاقط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 آه وهو آه هالة أخو الأخت هالة أخو الأخت لما الأخوة بتحقوا علي كثيرا كثيرا الله مستعد المهم بصي أخي وكمان سيبت الغرفة ومشيت ده أنتو ترطوني أخي في يوم ولي داخل باسم مسلم كان ليه اسم مسلم وترطوني فاكرين وعدتها لكم ما فيش مشكلة خالص، أظن <تصفيق> نسأل. المهم يعني فدخل الربيع بن سليمان المرادي على الامام الشافعي وهو على فراش الموت، وهو على فراش الموت، وقال كوى الله ضعفك يا امام كوى الله ضعفك يا امام فقال اظنه يعني, يعني على حد ذكرته يعني كوى الله ضعفك، فقال يا ربيع لو كوى ضعفي لو قوض ضعفي لقتلني لو قوض فعلا لو ضعفك قوي عليك لقتلك قال يا امام والله ما قصد قال والله ولو قصدتها يا ربيع قال والله ولو قصدتها يا ربيع لحملتها على المحمة الحسن فحملتها على المحمة الحسن <تصفيق> ودا عنك التي ولتهاية دا لعنك ذاك وداء فالله مستعام ماشي ماشي ربيع الله مستعام يعني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 حيا الله الأخت قولة الحق حيا الله الأخ الحبيب أنا مسلم حبيبي في العدالة النصرية حيا الله أبي إصحاق السيلفي حياكم حي حي الله ياكم حيا الله أخت أقصر أزكمنا الله صلاة في المسجد الأقصى حيا الله الأخ الحبيب سليم السيلفي <تصفيق> الحي الله الحيا الله أخت سيدة حياكم الله ياكم المهاجر السلف في أهم من شيء خلينا حي الله أبا يعقوب المهدي طب ااا دال شرطة ميل بكس لش ميم آه فعل الحبيب وردة الحبيب دال بكس لش ميم والله حاجة كويسة ف الله المستعان طب استخرجوا كان حي الله آخر حبيب فرجتين المانسي المانسي على طول والله المستعان أبي عبد الله, الله يعني مش عايزين ننظم قافية أنا كنت عملت مقامة فهنعمل مقامة للإخوة الموجودين حاليا والله المستعان أبي عبد الله معاوية بن علي أبي عبد الله معاوية رزيك الله بحفظ التحويه والوسطية بثنين كمان وكل شيء صحفة زي حالي وألفية بن مالك كمان والألفية الله المستعان خلاص كده خلاص كده أخي لينلي يا أخي لينلي دع عنك هذا وذاك ورما الله عز وجل نحن نعمل يعني لله فلو يعني أخ طلع كنت عليك جراحة وقت إيه وتحفظ كتاب الجراحة والبطنه تعليك السنة دي جراحة بطنه صح يبقى جراحة, وبطنة. ده جراحة يبقى بطنه دام معليك جراحة يبغلك بطن الله المستعان والله المستعان يا أخوا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 طيب، لو الشيخ راجل مع الإدارة، لا مش هده وإن كان إن الله عز كتب لهذه الغرف البقاء فعايزين نعمل مجلس الدراء ونشيل الشيخ الرجل وتعينوني أنا أمر ماش خلاص؟ آه. واحد آه ابن الفادي بشتب فين البرامج يا أخو؟ المشكلة مش قدمة، مشكلة أنني مش قدمة لا أحاول على قوة إلا بالله لا أحاول على قوة إلا بالله اللهم استعان، مشكلة أنني مش قدمة، خير إن شاء الله مستعان يا الشيخنا الحبيب الشيخنا الحبيب راجي اظنك حد عشان بس ما حدش يقفز على الله لان لما الخرفان بتكتر الواحد بيخاف ان خروف يقفز على مكان اسياده فالله المستعان احنا يوم يعني احنا احنا بناخذ في الكلية انا على فكرة طب بيطري فالكلية عندنا كانت حاجه زي يعني زي الفول اي خروف من يعني يبعته على هناك ان شاء الله احنا العلف كتير والحمد لله رب العالمين على ايه كده يعني ماشي؟ يعرف كتير والخير كتير جدا وكده فبعثوه لنا إن شاء الله وشوية عيوفه يتحصنوا والله ووالله مستعنة هي مهم معكم الله كتو آخر حبيب لونلي لا تبتس وضحك فكرت اسمه إيه إلي أبو إلي أبو ماضي إلي أبو ماضي على قراءة أخرى إلي أبو ماضي هشت لك الدنيا فما لك واجباً وتبسمت فعلاماً لا تتبسم بس فعلاماً لا تتبسم <تصفيق> صوت صفير البلبولي طيب كلها وانزل على طول عشاء خلاص حيا الله الاخر حبيب دم التاوم صوت صفير البلبل هيجى قلب الثامل الماء وزهروا معاه مع زهر لحظة المكلي وأنت يا سيدلي وسيدي ومولالي فكم فكم جمولي وزين عقيقالي التفطوم تفطو من وجنته من ورد الخجل فقال لا لا لا لا لا وقد غدا مهرولي والخدوم الاضطربا من فعل هذا الرجل فولولت وولولت ولي ولي يا ويلالي خلاص كده عم؟ خلاص كده أساتي؟ أساتي محسود كده؟ أجل معكم الله السلام عليكم طيب خير خير إن شاء الله الطرف تعيدة يا عساتي يا عساتي يا عساتي الطرف تعيدة قول سات سات مرتين سات إيش أكيد؟ وعليكم السلام يا الله والد بلادي فренд كيف حالكم والد بلادي؟ آه جامعة الشعر خذ المايك عيدة يلا خذ المايك يا عزيتي انت فين يا عزيتي يا عزيتي لاحظة لاحظة يا اخي يا عزيتي طيب تصدر اخي شرطة تحضر السلام عليكم يا الله, شيخ نغاد. الله يا شيخ نرات يا الله يا ما شاء الله في الصوت يا أخوان في الصوت يا الله يا سليم يا الله الدكتور محمد وحيا الله الأخوات وضيب طيب الله أخوة أنا عايزكم تلاحظوا حاجة بصوتها جدا هو الواحد لما يشد على أخ هنا كأخ مسلم بيشد عليه يعني بدافع ان هو عايز ي... عايزه يشد شوية تمام في الوقت انه بشد على واحد بدافع ان هو بيحبه دي حاجة الحاجة التانية اوقات كتير مثلا اخ يعني الاخ بستنون لي اخ كويس وانس الله عظيم نحفظه وانس الله نزكير الله لكن كريم انت لسه صغير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 لا تمام طب ما اشرب معاك اشربنا شاي الفرح بس اللي عادي اشرب بساياني إخوان في صوت دلتي وشيخنا راجي تقرير بعيد أو حاجة زي. طيب السلام عليكم. تمام. طيب, طيب شيخنا أبو احنا الوقت بعد بنتكلم أوقات يا إخوان لمصلحة ال الغرفة أو لمصلحة الدعوة بشكل عامي ويرى ان هو ده الاصلح قد نختلف ما في مشكلة لكن يا بتاخد الاختلاف ده بشكل شخصي.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 الحمد لله والله تمام لا مش بإطلاق هم مش بإطلاق صح لكن في الغالب هم صح ليه لان اجتمع فيهم الشئين دكتور محمد العلم والخبر تمام يعني العلم ما شاء الله عليهم يعني ولا ولا على الله والخبرة موجودة من زمان يعني أقل الشيخ من الشيوخ خمس سنين ست سنين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 يا أخوان لعل بو في حوار شغل وأنا مثلا موجود بس الشيخ ستكون موجود ما الواحد ما يقدرش يا جماعة الواحد ما يقدر يتكلم برضو لازم الناس تفهم الجزية دي اجيبشم برضو أخ ما شاء الله عليه أنتو متعرفهوش أخ ما شاء الله عليه ما شاء الله ما شاء الله يعني الله يحفظه فلما يبقى موجود أنا بصراحة الواحد يتحرك أتكلم قدام مين تمام؟ لذلك أنا نفسي برضو ميستر لولي أخويا وحبيبي و بقول المثال عليه عشان عشان هو انا عارف ان هو يستح ولا اقصد شيء و عارف ان هو مش هزع لما انا مستر لونلي او مثلا دموع او اي حد بنشوف مثلا الناس اللي زي دي والله انا شايفهم عايزين يتكلموا او هم اقولوا خد الادارة اخد بالك اخ كريم انت تدبسوا هو مش من مش مشكلة تدبسوا ما في مشكلة تمام هو اخ ثقة وصلك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 واللائي لم يحضوا تمام فالاخ اللي كان معنا ما كانش يعرفها المسيحي ولا كان عامل عليها قصة وجاب تسجيلات للشغل بسحاب والتسجيل ما فيه اي حاجة فاخد بالك وتسجيلات اللي معرفش منه والتسجيل ما فيهوش حاجة انت اخد بالك لو اخ عادها يفضل يبرر للمشايخ انما له ما فيهاش حاجة اصلا ما فيه اشكال فين الاشكال ما انت عشان تن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 تمام تمام يعني أنا يعني ما فيه إشكال أصلاً تمام يعني لا لم يحدث كثير بقى التي عليها لم يأتي على الحيض وهي مثلا لأي أسباب لا شاملة لكل شيء تمام لكن أنا بتكلم كمثال أبو بقى الخبرة برضو حلوة في حاجات أو أتير في التعامل مع نصارى إنه هو أنت بتتكلم وأنت بتتكلم عن المايك آخرهم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 أنا ممكن أكتب يعني ممكن مثلا في منتدى أنا أعرف أكتب موضوع مية مية تمام وأفحت اللي قدامي ما خليهش يعرف يتكلم ولا كلمة تمام لكن ما عندهش حسن الإلقاء ما عندهش العرض تمام طيب وده كتير قوي بالله يعني ده الموضوع ده كتير قوي بالله في الغرف سبب برضو خناءات الغرف المسيحية وأنهما يتكلموا على بعض في الخاص الموضوع ده يا أخواني إن المسيحيين ما عندهمش علم وبيكلموا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 تمام؟ يعني انا ما يهمني الكلام كتير من ده كله انا والله دي نصيح اختنا هلاك كتير يعني الاخواتي على قدي ما عرفتش اتكلم في الدين فما في حاجة انا بعرف اتكلم فيه فهمتي؟ يعني انا دلوقتي عشان من ما تقوليش انت بتتكلم في حاجة تمام؟ اختنا سيدة في احزاب في البلتوك وانا بصراع ما كنت اعرف الكلام ده كمان يعني انا بقى يعني الواحد من فترات طويلة جدا في البالتوك انا عمري ما تدخلت ما اخ واخته والكلام ده او اخت يتكلموا عندي دي او عاملين احزاب او الكلام ده ما بحب بصراحه تمام يعني انا ما بحبش الكلام ده ويعني اتمنى لاخو كتير تن اب عن الموضوع ده وما حدش يضيع وقت يعني ما يضيعش وقته في ان انت مثلا تتكلم مع فلان عشان حصل كذا على الموقف والله انت ما تضيع وقتك الافضل اكتفوا منتدى حصل انا والله للاسف يعني بعد الشغل وكذا مخلي خليه بعد مش قادر يحصل بصراحة ولا واحد قاعد من اطلخبط اصلا على بالتوق اللهم امين بس الحمد لله الاربع مين كمسلمين يعني لا نجد زي غرف النصارى و... واعراض وسب وكلام اللي هو الجامد يعني الكلام عندهم منتشر بدرجة انه هو طلع الكلام عندهم هو منتشر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 لكن بصراحة اوقات اللي انت عارف يا شيخنا الوجود الكتير بيخلي المسيحيين يعني الله يهديهم يعني الله يهديهم فربنا يهديهم ويهدينا ويديك خير عنا اللهم امين ومحدش يزعل مني اللي يزعل مني يكلمني في ما في اي اشكاليه اللي يزعل مني يقول لي يا كريم انت زعلت او زعلان منك وما اعرفش زي اختي شيخنا الراجل من فترة مش مش موجوده حتى يعني من اخات هنا بعتت في الخاص بتقول لي اخي انا ببغضك في الله قلت لها اختي انا قلت لك حبيني في الله اللي ببغضك في الناس بتقول بتقولي هو كده يا أخت ليه؟ هو كده تمام؟ يا أخت ليه؟ طب ليه؟ يا أفهم هو كده بتقول لي أنت مش عاجبني يا سيتو أنا متقدميك أخطوبك اللي إيه اللي مش عاجبني؟ إيه اللي انت مش عاجبني؟ وأنا قلت لك هتجوزك الله مستحيل وأنا أصلاً ما بكلمش يا أخوات فالله يكرمك ما تبعت ليش تلك تمام؟ ربنا يهدي الناس بس الله الله مم آه حلب هذا بس الله مصدق هاكم الله شيخنا وإحنا في الله نتمنى نب الن آه... نب آه... عليكم السلام رح أقول ما تزعلش مننا بس خلاص نرجع السلام عليكم. طب حد عايز يتكلم يا إخوان هل في طرف وسيحي عندي سؤال إليك أسلمت ولا لسه إتليك أخونا معابة بن علي عايز المعيك مجبعة كلمة السلام السلام عليكم الله هك الله طيب انا انا بحبك في الله عندك هترد انا بحبك في الله بس يا شاطر بس انا انا طلع الصوره بتاعتك خلاص يعني شويه انت في الله تمام أنا لا أنت بتحبنه <تصفيق> ويادم ويادم مشهور أنت تبي خلاص هو مثّر له اللي طبعاً يحبه في الله هو فرجة يحبه في الله نعم طيب أي يحب من كل وجه والكفر يبغض من كل وجه والمسلم العاصي يحب لإسلامه ويبغض لمعصيته فلو انا اشتكبت معصية وحد علم بها لابد ان يبغضني لأجل هذه المعصية خلاص يعني يبغضني لأجل هذه المعصية لكن يحبني لأجل إسلامي واضح المعنى ده فعادي لو قلت شرطة عمل يعني عادي ممكن شرط يكون مثلا في موقف ومش اخر خطف ولا اخونا معاوية اتخطف؟ يا الله اخونا وصحاق اخو معاوية اتخطف. يا اخي شرطه يا اخي ما عنده حق <تصفيق> عنده حق صبح واحد مسيحي من جوه بالمراحيض جه عرض شبه يدوبك برد عليه عامل لي بلوك ما حول ركبتي يقولون انت اللي استدركتني يقول انك النفسي تبقى انت موجود الان استدركته يعني ايه استدركته يعني اكدته حاجة حلوة مثلا ولا ايه لا لا لا اكتبي الحقيقة اللي اخنا معه اكتبي السؤال بتاعك يا اختي الكريمة اللي اختيك يقول لي سؤال اكتبي السؤال بتاعك اكتبه السؤال بتاعك يا اخي تصره اه انا الشيخ الراجي مفتعد اظن اخونا معاوية اه رفعت ايديك طب نعكل مايك يا اخي تجالي معاوية يا اخي معاوية يا اخي معاوية والاخوة اللي عمالين يقيدوا ويعارضوا دول ما شاء الله عليكم تتكلموا في ايه اصلا بالله عليكم لو شيء عيقسم ما بيننا بلاش منه أتبالكم. انا مش متابع الحوار اللي عالتكست بلاش يا جماعة لو في اي حاجة هنعمل مشاكل انا مش يعني تمام اجيبش المسلم طيب معاك المايك اجيبش المسلم ما اخونا معاوية يصلح المايك عنده طيب السلام عليكم ممكن بس يا اخوانا لو سمعيني كتبولي واحد طيب كل الاخوة والاخوات الافاضل والفضليات اللي موجودين في الغرفة يعني عليكم السلامة الله وبركاته أنا بس كده اديكم فكرة سريعة جدا كده ان يعني النصارى بيعملوا ايه دلوقتي في نفس الوقت اللي احنا قاعدين بنتخانق فيه مع بعض على التكست علشان أخ قال كلمه فاخته فهمتها غلط أو العكس او ايا كان كلمه لبست الموقف يعني هو النصارى دلوقتي يعني اتمنى ما يكونش فيه خناقات هو النصارى دلوقتي خدوا تايد والله يا دكتور محمد اقول لك حاجه أصلا انا خرجت من الغرفة من نص ساعة اليمن أو من ساعة الا ربع ورجعت لقيت نفس برضو يعني نفس الاشخاص تساعدين بيتكلموا برضو ان في ان الاخوة مش بتترفق وان الاخوة مش عارفية و... فانا بس داخل اقول لكم يعني ان المنصرة دلوقتي يوصوا غاية فينهم هيتلعوا مظاهرات في هولندا وفرنسا فرنسا وفي انجلترا وفي ايطاليا بكرا ان شاء الله بعد مظاهرة النهاردة اللي كانت في مصر قدام منها العام وبعد ما اخدوا تقييد من الفاتيكان او يعني في مشكلتهم و <تصفيق> وقت ما هما الان وقت ما هما دلوقتي يعني بيحرقوا في دكاكين المسلمين وفي اشتباكات وفي صدمات بينهم وبين بعض فاحنا يعني جزا الله خيرا قاعدين يعني بنشتبك مع بعض على السوشيال ما معاك حرق مسجد حرق مسجد بجد حرق مسجد بجد حرق مسجد بجد ياخد موع ياخد موع التوبه يا ياخد موع حرق مسجد بجد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 ازاي يعني المسلمين اللي هناك ساخدوا لما الصبح بنت مسيحية بتقولي الواحد اللي دعم كل واحد بديعمل نمنا بديعمل نمنا أيوه, أيوة. تمام. أخي معاوية. هاي خد الله خالifa وزي شيخ خالifa وزي. أخي معاوية. معاوية. أيوه حرام مساجد تجيب شديد المساجد بناجا حمادي ومنع الصلاة أمام المسجد. تشهد مدينة ناجا حمادي بقناة راجل أمنية مخسفا هيستخدم قوات الأمن التمشيط الشوارع لما قامت أقوات بتفريق المصلين ومنعهم من الصلاة أمام المسجد وقصر أضاء الصلاة فقط داخل أروخة المسجد بينما أغلقت أجهزة الأمن بعض المساجد الواقع بالكرب من الكميسة او اماكن تواجد تواجد الكسيف للمصار مفاجأة طبيب نصراني قتل جنين متهم في احداث نجا حمادي قبل عشر ايام فيديو اعتداء النصارى على ممتلكات المسلمين بعد خروج الجنازة من المستشفى اعتداء النصارى على ممتلكات المسلمين في نجاح حمادي ما شاء الله ده استقال نوصر ناجي حمادي للتظاهر في القاهره الدولة. الدولة اخوة مصدر النجا حمادي يزعمون طواط والابن مع المتهمين ما شاء الله ياخذ ال سب الله رسوله في واضح النهار يعني في الشارع في الشارع عايزين يسمع اسمعوا تاكيد من سب الله سب النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن طيب يا مالك مخترطه ولا حتى معني يعني هي بس عطية حرق المساجد دي يعني الغد لات هي أخبار <تصفيق> هي أخبار واحنا لسه الغد لاتي ما فيش فيديوهات جات على مساجد بتقرأ القرآن يعني بيدنس زي زي ما الأخبار جات هي أخبار بس احنا لسه يعني مش بنتكلم في الموضوع بصير يعني ب بيقيني يعني وبجزم لأن لسه ما فيش فيديوهات الفيديو يا شرطة هم هم بيشتموا نبض صلاة لأو احنا كنا ب... <تصفيق> احنا كنا سمعنا غلطهم بيشتموا محافظ مرغبولة يا خسيس دم القرطي مش رخيص او مش توم محافظة مش النبي صلى الله عليه وسلم ده اخذ مؤك يعني لعال دي صورة يعني ارشفية او حاجة يعني بس سؤاليه السماء في دياته مفيش فيديوهات بس في فيديوهات لم يسيب النبي صلى, صلى الله عليه وسلم صح لها الدلقات لما في فيش فيديوهات خلو يسيب المحافظ لكن الفيديوهات موجودة بتاعت حرق حرق, حرق بيوت المسلمين لغاية يعني دي موجودة دي هما رسومه بينكروش دوت يعني هما حتى بيقولوا في الغرف بتاعتهم ان في ان في صدام بين ال... بين الناس هناك وبين المسلمين والمسيحيين وفي يعني حرق لدكاكين و... وحرق ال... البيوت عادي يعني هما لا هما, دا هما ك... يعني هما كمان بيقولوا دوات ده ما فيهوش مشكله يعني انا بس ال... يعني انا لما هو الملاحظة يعني ملاحظه ان هما دلوقتي المساره دلوقتي يعني متجمعين يعني في غرفة ليهم دلوقتي هما مجامعين في حوالي 1500 واحد بكل طوائفهم بكل ألوانهم بقى أرثوزوكسة على كاسوليتة على إنجليين كلهم عادين ومتجمعين ومتوحدين كده بدون أي ترتيب بدون أي حاجة كلهم اتجمعوا وحطوا نفسهم وحطوا هدف واحد ان هم يستغلوا الحدث ده أحسن استغلال هم ماشيين على الطريق الصح يعني للأسف هم فعلا يعني للأسف هيحنا نقولوا ان هم ماشيين على الطريق الصح الحدث بيستغل أحسن استغلال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 بلا ممكن كانت فيه ممثل من ثلاث بس ده حصل وده واقع فعلا وهما شغالين دلوقتي نقل في الاخبار وشحن في الناس ومين مات ومين اتضرب وبي يعني, ال... يعني لما في محل بيتحرق بيطلع يقولوا محل بوكتور كورولوس في عزبة شاركس ومحل محمول مش عارف بتاع مين طلع حصله ايه وبيزيقوا وبيشحنوا الناس يعني وبيشحنوا الناس يعني على اعلى مستوى يعني, يعني لو في حد خدير في الشؤون المعنوية <تصفيق> ال اللي كايو وكيفية تظهر شوية الحرب يعني حيديو يعني عشر على عشر من الكلام ده لدرجة كمان يعني و... ودي بقى بالجديدة إن العذراء مبارح ظهرت كمان في بهجورة بهجورة دي منطقة جنب بنجاح حمادي فال العذراء يعني ظهرت في بهجورة مبارح والله العظيم منزلها فيديو كمان على اليوتيوب ظهرت هي والحمام علشان يعني توه طبعا جنب المسكين في محنتهم وفي ذكهم والكلام ده كله يعني اا طبعا يعني بغض النظر عن يعني ان احنا واخدين الموضوع الحاضر دوت بالظرو الكلام ده كله بس هو بالنسبه موضوع العذر دوت يعني ده أعلى درجات الشحن ان هو يعني يجي يجمع المسيحين البسطاء الغلابة المساكين ويقول لهم ده العذره ظهرت علشان علشان خاطر اللي بيحصل في ناجي حمادي والكلام ده كله يعني لك يعني لك ان تتخيل يعني ده هيكون رد فعله على المسيحيين فهو للأسف ده اللي بيحصل وللاسف مفيش اي تحرك منظم من اي واحد مسلم يعني اللهم إلا يعني مجهودات فردية يعني لا تتعدى يعني بس نخل الأخبار ومحاولة الرسول للمعلومة الصحيحة وخلاصة على كده ولا كأن يعني في حاجة بتحصل يا خيز ما نرومش أي علاقة بأي حاجة يطلق ولا كأن في حاجة بابا شنودة بيهدد ان هو يعتكف في الكاثدرائية زي ما كان عمل ساعة وخاء كسطنطين بيهدد ان هو هيعتكف في الدير ودي طبعا يعني اعلى درجات ال العصيان المدني يعني بالنسبة لهم يعني. ما, هو يعني ما هو هيولع وكل حاجة شرطة بس يعني ده بالنسبة للمسيحيين يعني ده, ده بقى تجيش للمسيحيين مش هقول لك بقى ان هو يعني شحن لا ده تجيش للمسيحيين فراصل بابا دخل الدير واعتكف يبقى يلا بقى تجييش ده تجيش فعلا المسيحيين وللأسف. للأسف يعني ما احنا ما فيش خالص يعني التحرك يعني صفر اقل ده إيه لو ما كانش أقل من صفر يعني لو ما كناش بنتحرك اصلا في الاتجاه المضاد يعني كمان ايه اللي ممكن يتعمل ا اللي ليهم ناس يعرفوا ناس فنجح حمادي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 في قنوات اتصال بقنوات زي قنوات الجزيره مثلا حاجه نقدر نبعت ونقدر نكلمهم ونقدر نقول لهم وده كان حصل قبل كده آه. اه يا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني قال وقبرنا في الحديث يعني شنو معنى الحديث يعني احدكم قد يعني قد يلحم في حجته له بما ليس له يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني ممكن واحد يقف ويعرض ويقعد يقول لا انا عندي حق حق فيحكم له بما ليس له فده يعني دعله ثاني النبي صلى وسلم يعني وده خبر ممكن يحصل من المسلمين وبالك بعد الناس بيخالفوك في العقيدة والحرب بينك وبينهم المواجهه بينك وبينهم مواجهه ازليه قدرية زي ما بيسميها الشيخ رفاعه حاجة تانية ممكن الناس تعملها برضه دلوقتي زي ما قلنا المسيحيين فعلا دلوقتي بدأوا فعلا بيخطبوا يعني كل كل منظمات حقوق الانسان ويعني خلاص خدوهم في صفهم بالفعل جزيرة امبارح كانت مستضيفه وائل عباس وقل عباس وعباس واحد المدونين اللي موجودين في مصر يعني اللي رافعين شعار حول الانسان والكلام ده كله وكان الراجل بيتكلم يعني هو طبعا داخل يعني هو رايح الكلام طبعا عشان ياخد مصلحته ان هو يهاجم الأمن يهاجم النظام السياسي في مصر لكن في وسط الكلام هو بيقول اه ان المصاره بتعرضه للاضطهاد وان أفعال يعني ودي القتائيه دي مش حالات فردية لا دي حالات موجهه بس طبعا ده كله نابع من سوء اداره النظام في مصر لل للبلد وللشعب الاخر كل هذا الكلام ثم فعلا خطوا نزل كلهم في صفهم واخدنهم والناس دي واطلقوهم بعدين بيكلموا دلوقتي في القنوات وفي وبي... مواقعهم ابراهيم عيسى منزل مقالة فيها يعني يكاد يكون يعني بي... قلبه بيتقطع وهو بي... بي... بي... بيندب باللي حصل واحنا لسه لغاية الان للأسف حتى الان مفيش حد عمل ومفيش حد يتحرك ومفيش حد يعني خطة خطوة واحدة بس لأسف يا. لا إبراهيم عيسى خلاص هو بياخد مرتبه من سويرس هو فعلا بعله للجريدة بتاعته ونت... يعني خلاص الوابان انتهت يعني يعني هو هوابان هو إبراهيم عيسى دلوقتي أحبك الله بحبك نفسي ال... الإخوة اللي... اللي قدروا يخشوا على مواقع كده يعني يرجعوا الوراء شوية مثلا عشر تيام أو أسبوع فات ويبدأ يكشوا على المواقع لو يقدروا يوفتقوا الحدث كده يقولوا بالظبط يعني يوم كذا حصل حدث اختصاب يوم كذا حصل كذا يوم كذا حصل كذا وقوص كده يعني نقاط كده سريعة جدا وتبدأ يعني لو في اخوة عندها كويرا ما ترجم دوت لل للغة الانجليزية نبدأ يعني برضو نبعثها علشان يعني نقول نبدأ نتكلم مشان نفضل بس سكتين هو من يقول كل حاجة باشنا بس سكتين يعني وهم يكون في حركة في اي اتجاه يعني على قلبي في حركة في أي... اتجاه. في حركة في اي اتجاه. طيب درمع مين يا اخواني. مش أدم يخلنا في الغرفة. عساتي تأخذ المايك عشان الصلاة عندنا. يا عساتي. طيب. معاليكم السلام ورحمة الله طب نور بقى أو أقصى أو سما أو أرض حد بس ي... طب جايز جدعان بقى مادة ولا حاجه طيب خد يا, يا مالك المال وصحته ومن ده هداه ودعه يسر اخوانا في غضة الاسلام المسيحية بالقصل العربي على كتنامج الباجل ان يقدموا لكم هذه المادة الحالة جاية ببع بنقول اللي حصلت في الاسلام 14 قرن في عصر النبوة رواها الامام مسلم في صحيحه قال حدثنا اتحقد ابن إبراهيم الخنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي مُليفة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن سالمًا نيل أبي حظيفة كان مع أبي حظيفة وأهله في بيتهم. أتت عن إبنة سهيل. يعني أتت امرأة النبي عليه الصلاة والسلام هي سهلة بنت سهيل رضي الله عنها. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ قد بلغ ما يبلغ الرجال. وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرجعيه تحرم عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة من الحديث دوت اتخذ البعض مسألة رضاع السير شبهة على الإسلام طيب تعالوا بقى يا نشوف الحكاية بإيه بداية قبل ما نتكلم عن الحديث نفسه بنقول الحديث دوت حالة خاصة لذال المولى أبي سبيس إيه الدليل على دوت. الدليل على ده الرضاع المعتبر في الإسلام هو الرضاع قبل الحولين خلال الحولين الحولين المنفود بهم السنتين الأولانيين من عمر الوليد ال30 الاولانيين في عمر الطفل بالاسلام الحولين او العامين الاولانيين من عمره الرضاعه المعتبر شرعا يعني ايه معتبر شرعا يعني اللي يحرم كما يحرم النسب يعني ايه برضه يعني اللي يخلي الرابع ابن لل للرا... للمرضوع منها زي ابنها اللي هي ولدته بالظبط هو الرضاع اللي بيبقى في الحولين او في السنتين دي القاعده الاولى اللي احنا بنتكلم عنها طيب أدلتها اللفه يبقى رضي السنتين لا ينفعش. طيب أدلتها إيه؟ أدلت إن الرضاعة السنتين إيه؟ بنقول أدلت إن في السنتين آيات وأحاديث منها ما جاء في سورة البقرة الآية اللي جت في سورة البقرة قال سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن تمر رضاعة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه طيب يبقى ده اللي ده على ان الرضاعه في الحولين في السنتين كذلك قول الله عز وجل وبطانه في عامين قال واطين الإنسان بوالديه املته امه وهنا على وهن وبطانه في عامين طيب كمان احاديث النبي عليه الصلاة والسلام منها ما رواه الامام مسلم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 لان التبني حرام وطبعا العله من تحريم التبني ظاهرة جدا العله تحريم التبني ظاهرة يعني اوح من ان يسال عنها يحرم ابن ما ليس من حقي رجل او او يعني ذكر وانثى يحرم التبني حتى لا يبدو هذا الولد على من ليس بامه فابن لها او على من ليس باخته فاخا لها حتى يحافظ الاسلام على اعراب المسلمين لكن لم او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 تكون المعالجه بارضعيه تحرم عليه ويذهب مات نفس ابوه زيد ابو زيد لما اتحرم التبني والاسلام قال له ده مش ابنك ده يبقى نفسه شيء غير منه يعني يعني بيغار منه على مراته مش ابنها الاسلام بيقول ده مش ابنها وهم يضرون مع الشرط باحكام الجنوة بنوه يعني مش هيبقى يعني هيغير على مراته منه طب كيف يزال ذلك الاسلام يقول لهم ارموه في الشارع الاسلام يقول لهم ارموه في الشارع ولا تعالج المشكله دي ازاي لان الإسلام مدينة رحمة ولأن الاسلام يعالج هذه القضايا الانسانية برحمة كاملة لو وجدت عند غيرنا لقالوا عنها هذه المحبة يسوع لا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 بأخطة لسالم سالم وقت تبناه أبو حزيفة كان التبني مضاح ولا كان حرام عايزين ربع التكت سافه لما سالم تبنى أبا حزيفة لما أبا حزيفة تبنى سالما كان التبني مباح ولا كان حرام كان التبني وقتها مباح طب لما يجي الإسلام يحرم التبني هيدور على رخصة يرخصها لداء عشان يحل المشكلة يرخصها السالم عشان يحل المشكلة فكانت الرخصة إيه الرخصة إن سالم يرضى عشان يبقى محرم أو يبقى محرم ليه ساهلا بنت صاهي فلا يغار منه أبو حزايفة طيب الهي الرخص في الحرام يا إخوة ممكن نستعمل الرخص في المحرمات ممكن نستعمل الرخص في المحرمات طيب اذا كده احنا بنقول يا إخوة اصابل أن الرخص التي استعملت في المحرمات وهذه الرخصة لسالم مولى أبي حزيثة كانت وقت كانت تبني فيه جائز يبقى المسألة دي خاصة بسالم مولى أبي حزيثة النقطة الثانية كيفية الرضاعة اللي هي بيتقال فيها إن الرضاعة كانت بالتقام السابي ولا لا؟ أو ده كبير فازا يلتقم السابي الشغلانة دي؟ طيب هل التقى مثالم سابي فهل بنت سهيل بنقول ده ما حصلش برضه طيب ما حصلش ليه? ما حصلش لثلاث أسباب الأولانه إنه لا يلزموا أصلا الاتقام السابي لأن الرباعة شرعا لأن الرباعة شرعا معناه وصول اللبن إلى الجوف الرباعة شرعا يا إخوة وصول اللبن إلى الجوف هي لغة معناها المصة آه. لكن شرعا سواء مص او بغير المهم اللبن يصل الى الجوف من بل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ستقل الامعاء ما انبت اللحمة وانشز العظم ده مش هيحصل الا لما يوصل اللبن الى الجوف طيب بدل الرضاعة شرعا وصول اللبن الى الجوف لبقى هي لا يلزمها اصلا المصر لا يلزمها ان هي تحليها يمص بيها حتى يرضع المهم اللبن يوصل للجوف وخلاص طب يوصل للجوف ازا يا اخوة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 ان العبرة بوصول اللبن الى الجو فأيا كانت طريقة هذا الوصول لكن لما كانت اشهر طرق المصر، اعتقد الناس ان الرباع على تكون الا بالمصر وهذا غير صحيح اللي بتربع ازناها بالبدرونة بنقول دي بتربعه بتربعه رغم ما انتقمش فادي ولا حاجة طيب كمان النقطة التانية ان اصلا السبب كان غير اتسالم مولى ابي حزيف غير اتسالم غير ابي حزيفة من ثالم ابي حزيفة يغار من ثالم لما كان ابو حزيفة يغار من ثالم يبقى ما ينفعش اللي بيغير عشان ده دا داخل خارج على امراته نقوله تب خليها تلقنه سديها خليها تدينه السدي عشان يرضع منه فده سبب تاني ان الرضاعة لم تكن بالتقام السدي السبب التالت وهو ظاهر ايضا ان حرام اصلا على سالم ان ينظر لسهنة بنت سهيل لانه ما زال اجمبيا عنها حرام ان هو حرام ان هو ينظر اليها فضلا عن انه يلتقن سديها طب بدل ممكن يربع من غير التقام السادي جب عللي وقعنا في هذا المحظور اللي يخليه أصلاً يلتقم السادي بدل يقدر يربع من غير التقام السادي ولا عبرة بوصول اللبن إلى الجوف لذلك طريقة الرضاع كما قال ابن سعد بالطبقات كانت عن طريق كانت عن طريق إناء ولم تكن ولم يكن الرضاع مباشرا عن طريق التقام السادي يبقى ثلاثة أسباب إخوة الأولاني ان المهم وصل لبن الجوف الجو كانت الطريقة الثاني انه يحرم على سالم النظر الى سهلة بنت سهيل فكيف يلتقن سبيها الثالث غيرت ابي حزيفة تمنع سالما من ان ينظر الى سهلة فضلا عن ان يلتقن سبيها يبقى كده الرضاع لم يكن بمباشرة السابية يبقى في الموضوع مسألة قول السيدة عائشة رضي الله عنها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 الرابعة بتبقى في الحواليين وبس وبحالة استثنائية بالنسبة للسلم دي مسألة منتهية خلاص وجدنا دلتها الثانية إن طريقة ال... نعم خذوا نص دينكم عن هذه الخميرة أو شطر دينكم للحديث قال زين قال الإمام الألباني يعني قال قال الحافظ لم يصح حديث فيه ذكر الخميرة إلا حديث الحبشة الذين كانوا يلعبون في المسجد يعني مش مش من الأحاديث اللي صحت في ذكر الخميرة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 وكان من ثلث تنصرها رحمة يسوع ليه بقى؟ عشان قال من كان منكم بلا خطيئة سليرميها بحجر حجر ثانية والراجل يعني ايه عاملها بكل مودة وكل رحمة احنا قلنا ان دي دعوة للزنة اصلا دي كده دعوة للزنة دي كده بتسهل على صحيحات الريات الحمر استخدام هذه الرايات لكن هي اعتبرتها محدة طيب اما تعتبر دي محدة ما تعتبرش بقى ان النبي عليه الصلاة والسلام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 ونسأل الله سبحانه وتعالى أن الفترة كنت وصلت للسائل ونأل الله عز وجل أن نكون قد أصابنا وإن كان غير ذلك سميم ومن الشيطان وقل جاء الحق ودهق الباقي من الباطل كان جهوحا طيب تمام يا بص أخوان بص يا أخوان الشواءات موجودة كتير جدا على المواقع فلو كده أي ضيف مسيحي وكده حتى لو لا نضيع مجهود الإخوة عايز شبهة الراعة الكبير سمعه هذا شبهة الغرانيق سمعه هذا شقهم مقرفة سمعه هذا الحاجات اللي هي الهايفة دي يعني اللي هم ال... خلاص الواحد مل م... منها سمعه ما فيش كده هود جنوب لنكو وقول له انت معترك خلاش خدش تسمع وبعد كده تعالى اعطى بعد ما تسمع الرد كويس وتمام تعالى اعطى تمام؟ موضوع اسمه موضوع كلها تبقى فضائح كلها. بلاش أنا أفتح موضوع. موضوعي هتبقى فضائح. موضوعي هتبقى فضائح. موضوعي <تصفيق> افتح طب اقول لكم حاجة تعالوا لي اسمح حاجة برجو ماشي اسمح البيت يا فرحام لما في الوقت ان على بقب انها نخدمة ولا مش من ضمن البيت تسبيل جالي يا فرحام تسبيل جالي وكم تسمعوا على سكاي بو خلاص؟ خا عادي يا فرحان ايه المشكله؟ مش فاكر كنت قاعدلك ببحث على على على القواس بس مش يا فرحان انا محدش حدش بيعرف يحط راسه في الارض انا ابقى احط راسي اي حد في الارض خلاص لان كل واحد لو عندي باله من اول الناس من, من الناس الكبيره كمان اللي عدلته مش الله يعرف كده يوم قال دخلي منيك بالو، وعرف بالو ومش عايشت الله، آه عرف بالو ومشط الله، عرف بالو يكون له، وبال بال اه بالتسجيلات هني استللت آه عرف بالو الله، المتجر عرف بالو يكون انا يعني انا الحمد لله مسكت على كل الناس بلاوي محدش عارف يمسك عليا في خلال الفترة دي كلها حاجة واحدة وهي دي اللي حرقاني كان يقوله عكر في دي مهكر على المسيحيين كان يعني زي ده كان ده اسمه ادوات ده بيحارب مع المسلمين فقل له غنم الله قول لي بكره بس خلاص انت بقيت كارت محروق انت يا فرحات انت مش من لا انت مت محروب انت بقيت يا فرحان انت وعد الفوز خلاص اتكار دي انا, أنا عادش ما كلنا هدى ما الكلنسو جالي تقادر بقى خلتزم كويس وفان حاجة خاطب خد السنة بس ما في الناس بياسة خلاص فرحان يا سيدي عيل عيل عيل عيل مش بالسنة بالدماغ صغير سلمك دي الميان يا فرحان انت عارف كده في عيس انا قلبي اتكلمس اذا بطلعش اللي عاملش. لكن دي وصلك انا عندي بلاوة والي تطلع يعني انتو الحد اللي عايز ذا بتعمليه انتو عارف حد يوغيفي الكمبيسوف لا طالع انا ولا خر ولا غيره ولا ما عليك شرط ولا ناقص شرط في رقته متدلل عندي من البلاوي اللي عندي, عندي. كنت راكب في عندي في عندي. حد ما يجي يقصم حد ما يجي يقصم اللي بينقش بيشتغل اللي بيشتغل مش هو بقى الصغر. انا دماغا انا ساكت واقعد ساكت ونوفتحش موضوع ايا شريف من عناية الاثنين شريف بقره هيخليك على بلتك خليطلع ويقولي الكلام دا قدام الناس كلها في اللي فيها بسبب مجلالة وتخلي العاجل فيها بسبب مجلالة نعم؟ لها تقريبا شهر خمسة تقريبا شهر خمسة بعدما يلاحد قريبه يا كذا, كذا كذا كذا كذا خلاص فالموضوع ده يعني. أنا, لك أنا يعني انا بقولك يا انا مش معي <تصفيق> مش هوتغير معي نهائي لان انا ولا انا نبلاء نبلاء هدل مع ما انا في من ارحال علي ولا انا جد ولا انا انا يلي لا <تصفيق> مش ميزوها اخوان انا بقولك مش ميزوها كده انت عارف خلاص وفنان حد كده بس يا شكالات بقولها المرة اليوم انا out of this game العدل مع بعض اجرحتكم خلاص العدل مع بعض اجرحتكم قطعوا بعد زي ان انتم عاوزين يا yeah, out ام اوت نسئتي او او اد اي تيير سا ان اوت اوف ذس جيم فور ايفر هو صحيح في نقطه برضو صوت عليها اه انا شايف ان ده ده في بوقه الشخص اللي كان معنا دوت ده في النهايه بقى دي في النهايه فموضوع ان قلت للجنباء عادي بقى انه لا يوصلكم منها معقولة يعني تكون قدام الناس والناس مش يعملوا عليهم منها هتكابل منها ولا سورة يا فخار هتكابل منها ولا سورة طالما انت بتتكلم من قلبي الدليل والدليل واحنا والدليل هتكابل منها ولا سورة ولا اه اه اي حاجة لان الكلام الي ده في جنيه بالمجلاء كان الكلام برده من المجله كان كان كان قد الحرق لما لا نص يوم طيب في شيء ولا شيء كنا بجزاء يعني بجزائي قال لي خلاص هبص نص يوم بس لما تبدا تروح الكنيسه بيقول لي قالتوا بنصح خلاص انا عارف انا بقول ايه وهي قالت ايه عشان مساعدتها كانت موجودة يبدأ رجع انت لسه جميلة تقول انه علاقة وانت وانت وانت وانت وغسلت عشان بتنط عليها وانت عشان مش عارف ايه قولي زي اللي منتي عاوزة قولي ما في القمر سير يا ريفل من الممت. مش هيفرق بعاني بس ده اخذ الكلام اسطلايت وزي ما قلتها ما حدش يجيب تاني مايك فرق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 أدمها ظلمة كده اللي عايز يفتح موضوع عايز يتكلم ياخد لمعترف مجل مشكلة يا أخوان. اللي عايز يتكلم مفي ايش كده فأنا بصراحة شايفهم بيعملوا اعلانات في غرفتهم فأنا عايز احرق لهم دمهم بصراحة وسمعهم التسجيلات بقى اللي محد استمحها قبل كده بصراحة تسجيلات هتحرق دمهم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 ياريت اللي اخوة توزع الاعلان ده الله لاكرنكم بعد خمس دائل ان شاء الله نسمع الناس التسجيلات ونسمع الناس الفضايح والبلاوي والمسائية للناس على البال توق وياريت حد يوزع في غرف النصائية والله ما اقول لي بها غرفة خاصة يا اختريم غرفة خاصة, غرفة خاصة انا هسمعكم التسجيل ومش هعلق عايزين نعمل دعاء اعلان بشكل فظيء طبعا اخونا حبيب محمد الله يكرمك تعرف تنزل العينات في غرف النصارى فوراً؟ مين اللي اسمعني يا اخوان الله يكرم؟ مين اللي اسمعت تسجيلات ما حد سمعها قبل كده طيب اخ كريم روح وزع العينات في غرف النصارى طب الاخوه الـ الـ الـ الـ الاخوان المسلمين في حد يسمعني طيب؟, طيب, طيب حد يسمعني ده حد يسمعني طيب تروح غاره في طيب حد يسمعني تاني من الاخوه يا اخوان الاخوه حد يسمعني من طيب جلوري يا مسلم انت مسلم يا جلوري عايز المايك يعني؟ فرجيت انا الله يكرمك، اعلان هو وزعه بسرعة الله يكرمك. اعلان اخو كريم والهداد الهداد اعلان الله يكرمك اخ كريم وزعه بسرعة بسرعه. يلا. ماشي؟ خدها يا حبيب مسلم حبيب محمد عايز المايك؟ يا اخوان الله يكرمكم التسجيل خطير جدا. بس ما هي، امك معاك اخ كريم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيا الله الاخوة والاخوات جميعا طب يا عم شرطة ما احنا... ما احنا عايزين نركز انت عايز نركز انت عايزين يعني انت عايز نركزين انت عايزين نركزين بالزبط يعني قلنا روحوا وزعوه في الحتة الفلانية انا من وايديك ولست من معرضيك ايو ما وردت كلها كلها اه طب ماشي سأتولى بعضا بعض من هذا الشأن اتفضل معك الماء اللي يسمعني ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكتب لي رقم واحد <تصفيق> اللي يسمعني ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله طيب سليم وفرجتني متوزع توزعخ الله يكلمكم واس يمي يوه واس مصطفى وزع كريم واحمد فايد وزعخ كريم وستارت اكس بي ده كله حبا في الإسلام يعني يعني حبا في ظهار الحق وتنكيد على الكذابين الأفاكين الشتامين لله رسوله مسلم ستقول حياك الله خريم آكم الله مولانا حب لله ورسوله ودعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى واظهار عوارها أولئك الناس عايزين عايزين دعوات في السريع كده يا خون الكرة لان الأمر فعلا فعلا خطير هاك الرحمن الأمر فعلا خطير هتسمعوا حاجه أول مرة خوان يلا يا اخوان ها طب اعملوا دعوات في اللي في الليسته اللي يلا يلا اي واحده فاضي بقى يا اللي ما بيش مش مربع شيء تو يا ميشيل عايزك حاجة ما تخصكش بصي وراي تخص اي حد ده موضوع الخصوصيه الشخصيه كلام واضح وصريح ومحدد كويس ياريت ريت تكتبلي كده على التكست قلت ايه تاني بقى عشان اردلك عليه بالمرة لا لا, لا انا مش عايز الضحكه البلهاء دي يا ريت تكتبلي كده في نقط اتكلم فيها ايه تاني يا اساتو عشان ارد عليه بالمرة ماذا تكتبني فيه? موضوع الروم. موضوع الروم السودة تحمرت اخضرت. موضوع الروم انت عارف اساسة الموضوع الروم دي معهولة بفلوس حرام. يعني الروم دي يعني كل الناس عارفة ان معهولة بفلوس بتاعت ريت برد. ليس? وانت عارف كده فقط. تسودة تحمرت ازرقها ولا تفرق معايا انا مبخشهاش. ولا يفرق معايا. واخد بالك عاتي يعني وات لا ده موضوع سلمى ما ما مالكيش ما دعوه بيه واخد بالك انا فاهم وهو فاهم واحنا الاثنين فاهمين بعض كويس قوي واخد بالك عملت روم! عملت شروم! انا بخلص شغل اية اتغدى انام اصحى اخش اتكلم مع ده شويه اتكلم مع شوية! شويه وخلاص وشكرا هاي باي مش مش شغلتي ولا حرستي وخد بالك في ناس واخدها شغلة فيه ناس واخدها حرفة فيه في ناس واخدها سبوبة فيه مش شغلتي واخد بالك فعملت روم عملت الشروم طيب يا اخوان أخوان حد سمعني حد سمعني طيب في صوت في صوت السلام عليكم تمام تمام تمام سودة تخضر تزرقت حمرت ولا وانا معي معاك الله في مليون روم اتعمل كل واحد عمل له مليون روم أن انا امشي ايه انا ماشي خد بالك في ايه تاني يا ريت لما تتكلم يبقى تحت ايدك دليش كويس يا ريت لما تتكلم يبقى تحت ايدك دليش وما تنساش نفسك معايا انت كنت تمشي جنبي شايل لي الشنطه واخد بالك ما تنساش نفسك معايا خلي في حدود دايما خلي في حدود دايما انت خربت من شوية ها برضه خاطه كده من تحت الحزام وانا عديتها ما تفتكرش ان انا قاعد نايم في حدود في الكلام انا لحد دلوقتي ما بحتاجش كلمة ما بحتاجش حرف مين يبيك فتخلي بالك في حدود في الكلام تتكلم معايا تتكلم بكل ذوق زي ما بتكلم معاك بذوق تتكلم بذوق تتكلم بايه الذوق؟ ملزماتش انك تتكلم معايا ولا لزمي الناس نسمعك الزمن واضح ان انت طالع كده في بينا وبينك كلام طالما مستوى الحوار وصل للمستوى المنحجر المنحط ده ولولوش لازمة لان انا مش هنزل للمستغرق كل ما بتعمل اسم وتخش بيه ومش عارف ايه ونادر سمير ولا مش فاكر ايه سمير ممدور ولا ممت كلام ده بتعملها ناس حريطة ناس لسه ديدة وممتلقة في الدلتوك لان من اول ما دخلت من اول ما دخلت وحمره قطب وانعرف انت و لما نزلت بتاع الا ايه ايه ايه مش فاهم نزلوا واحد باللندون الداخلية ايه اللي فيها وانت ايه دايبو في حض مش فاهم واحد يقوم في الماية ايه المشكلة ايه اللي فيها يعني انا مش عارف يعني اه موضوعنا جاء كويس افتكر ما دامك ليه بتقول لما دخلت الحمام واتصلت بيها وقلت لها يلا اه ودخلت الحمام واتصلت بيها وقلت لها يلا بينا عشان احنا كان في بينا بينها اتفاق ونزلت معايا وكانت بتلف معايا في الشارع الساعه الصبح ايه المشكلة? انا راضي ما مفيش حاجه انا ميعادين النهارده وميعادين بكرة وصاحب دي بعد وصاحب دي بعد ايه المشكلة? فيش معايا لا تخصني ما تخصشني ولا لحقتك ده جميل يعني انا ما تفرقش معايا الحاجات دي خالص انا ما تفرقش معايا الحاجات دي خالص لا من جديد ولا من قريب ولو انت عايز صور ليه عشان تنزل على اليوتيوب عندي صور جديده للصور قول لي ابعتلك يا حبيبي ولا يفرق ما نزل مليون يوتيوب نزل مليون مدونه نزل مليون حق. ولا يفرق معايا ولا يز جوا بلك فالحاجات دي بتوزع العبيطه لسه على عيال صغيره طالع على البلتو ناس فيها تكاك دولت التكع عليها اخشاف واشخفه انسى معايا انسى وزي ما قلتلك يبقى في حدود في الكلام اوكي بعد ما ستبادلوا المايك المايك مش مع مقمصات خليك معايا ممكن خلاص هو انا طلع بس في حدا عم فرحان دي انت منين انت كنت شايل شنطه الفرحان اه دي شنطه اللابتوب يمكن يمكن يمكن عشان هو بس ده اللابتوب بتاعي اشوفه مزروز بتاع. من شنطه كامله زي ده شنطه كامله زي انا كنت ايوه يا باشا شنطه عالم قوي يعني شمال كبير وامر كبير عامله مع اي واحد حتى لو واحد ماشي في الشارع ولو يشوف شنطه محتاج حد يساعده وكنت ده كنت بقول لك معانا لما انا بقلب بسويه الجاز ما تجنيش على ما ايه انا برب سواية جزمة ماولا واحد في الشارع عربا في طعبان هسار مش ولا انت عرفتهم ايه ده اللي علموني اهلي ده اللي اهلي, أهلي. وعلمتهم كنسي خلالسف ايخار ابنوز ده مؤدية الخامطة ايه انت عمرة اسمك شب وانا عمي ما شبتلك انا هكبر برشري قال عادة قوزة وابإنك كبير إنه ل AnalT ويليو أن أجل عنده حاجة وإنها الكبير لكنني أنت التعلم ما أنك تتكلم معادة أكبر وإنك أليكتش اخترام ما أنه هده مجبينتك صغير ووكتелю! اتحذرت! ووققتب��� loops هي جمعة! حظت! بجمعة وغادة! بجمعها! مجبينتك traz. طلبةد ونبوّت rewind estas lists the seats. وإ€ة وولإسنا بي أخبرم tip p castefta challenge attribute хراء maicpe Mas te перемcelle i best?' seven minutes خلو عادي الفاوز انه يجبشه ست انه تسجيل برده تسجيل في فيه دلو انه انه في تسجيل فيه دلو انه في انه تسجيل كتير اللي بتحصل دلو ده ما بقبت خلاص فبالاش الموضلش تسجيل اقول انا في عاية اطلعه مانوش مفيش ما مخلوق سنو الحد بديو مش محروف تلاتين ثلاثة المصط التصديق اي كان في, في التراجة تروم عشان اي بيقللك مش عارف ايه يعني اشتنشان انا هادي كنت انا وهي هادي منادر ميكا كل احنا الاربعه ودي يا عصف احنا الخمسه في برايفت خلاص طلعت سنه ما نزل ولا تزوم من غير ولا بنزلها من سوق خلاص يا عم ساتلايت موجود ودي بيدي. يا ساتلايت ما فيش لبن ودي لبن اللي هو عبد الحكم ااا بس ده بالنسبه لا الاعجاب ديكسة الدنيا و الدنيا عدل فائزة في التنم لا بدع باليش اتكلم فيها انها احداك ايه ايه خلاص موضوع البر بصر عم فرحان موضوع ان الكلمة فيه كتير وازل تاخد الكلمة فيه زالي ان انتم عايزين واللي يعرف يجيب دليل واحد يقولها الي في عملت كده موضوع البيت. بيعرف جداين واحد من إن عملت كده واديهم كل يوم مذبوه في الشرب الحمد لله الناس اللي بتصبر منهم وانا خلاص شوف ده بيدفع فلوس الاسلمين دي مذبوه بفلوس حرام لا دي دي الحمد لله بفلوس بفلوس حد تاني فلوس بعد الناس اللي بتشارك الحمد لله برضو تقول. تقول بتقول اللي يا عزاء المشتدة مراحة قالتل ان ناجر فايزي وناجر فايزي مسح بكرامتها الأرض خلاص مراحة قالتل ناجر, فايز. ناجر فايزي وناجر مسح بكرامتها الأرض ايوه صح استردت كمان حددت بص انا استردت مصر بالله دي استردت دي اللي يعرف يجيب دليل واحد ان انا عملت كده يجيب ظنني انا عايشة في انجيل تقدر تقدر تحدثني اذا كنت انا عملت كده خلاص تقدر تحدثني بالفلام ده اذا كنت انا عملت كده وانا معايا بتقولي من ايه هبعته عند عندما عندي استعمالين يبعطوا صف الله بتقولي ان الكلام ده ما حصلش اكي عندي من دلد الكلام دوت ما حصلت يعني ابعت تلك الانيل اللي بعثون البيت وكلمة يبعتون الانيل فاوز وشيبعت الانيل فاوزه في معلمات الديزة بتاعتين دلد عندي الديل مدلد سير لحد دلوقتي الناس اللي مرة مصر اللي في اميطة وكلمة دلد وكده يقدروا يراكم ان ما بيها من اسعب المستحلات من اخر المستحلات خلاص عن فخم بلنسبة لو هدوها كمان من البرد كل الموضوع اللي اتأثرت ووهو اللي يعني مكلابش قلت ان فعاد في ان فعاد الفيف اتن ايه عصير اللي اتأثرت ما ملأيوه ملأوش اصلاً على حياته المحرامين انت كنت معناك ما بتشجيله شلي فرحان. انت انتبسيك يا من الحف اللي انا طلعتها في ده اللي ده على الوشيو دي كانت من ضمن الفيف دي يا المخله قلت على بالنا انها ولا مش من ضمن التايدز تزيد يا فرحان تزيد داليا ونسمعوا على السكاي بي خلاص عادي يا فرحان والمستشفى عشان كنت عارف انك بحثت على على ايه فرحان انا محدد دي اعرف احط بس في الارض انا اقدر احط بس اي حد في الارض خلاص تعد لو عندي باية ايه من الناس من الناس الكبيرة كمان اللي عبيتهم وصلاة لا تعد خرج من دي تبتاله ياوه الكلمتين دول خرج محد سمعين خرج ده أنا النهاردة هخليكوا تتضسوا أهو كرولس يلا عشان يبقى كلب وغار في ده هيا الله لو رب نزله الله لو نزله المصلوب ده نزله تاني هنسلوبه تاني الله مستعد نسمع نسمع ده التسجيل ده كرولس ده لي بلاوي محدش عارفها اللي أنا المشكلة ان هم غلابة محهمش حاجة عليه أنا اللي معايا يجوا يسمعوا يقول الناس موبايل يكلموني انا براء فادع على برايفت يا اخوان الله مستحيل لو حد عايز يفتح موضوع يتكلم لوقف التسجيل انما هنكمل عشان شويه مسيحيين موجودين قال لي اسمعوا اخوغاك ده انا الله <تصفيق> اه عارف بلاوي ومش هطلع واللي زاد يعرف بلاوي كل وبالتسجيلات وبالدلاوي فأني الصلاة أنا يعني أنا الحمد لله مسيت على كل الناس بلا محدش عارف شايف عليا في خلال الفترة دي كلها حاجة واحدة وهي دي الحرقة، فرد العاقر، فرد العاقر على المسيحيين، فرد على دايرة، فرد على اسمه مع المسلمين فقولوا يا رب اليوم من من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقول لك يا اخي شرطة هو في هو في حد في الروم دي في صوت اخوه ان شاء الله اسمه واحد في حد في الروم دي اسمه واحد سمعني يا ام شرطه في حد اسمه واحد فيهم اه اصل الراجل ده انا لما عملت الاعلان كلمني قال لي انت اللي حطيت الاعلان ده قلت له اه انا اللي حطيته ايه ايه رأيك في الموضوع ده بسألك بس ده ده منهم يعني ما انا قلت له تعالي اه يعني اه اهكرلك علي ولا ايه رأيك اواجبلك شريط كمان بس انا كلمت يعني انا عايز ما اهكر اهكر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 لان ده محروق اصلايت انت متكارت محروق يا يا فخامه انت متعادش خلاص الكارت ده انا عادش معاك ما فينا انا بالسلوك انت مش بني اسد بعرف افزك من كويس وخال حاجه خاطر خاطر السن بس ناخد نص ونص ماشي يا فرحان يا سيدي عين العين عين العين هو مش مش بالسن بل الدماغ صغير صلب دماغان ناس وفرحان انت عارف كده كويس انا قاوله بطلعش ان هو عمليش. لكن اذا ما قلتلك انا عندي بلاوة وان يارك كلها يعني انتو الحاج اللي عايز زيان تعمليه انتو العادي حاج اللي يوائز بالكمبيتور لك لا طبعا انا ولا خرو ما عليك شرط ما ينفعش شرط انت الحاجات اللي عندي من اللي عندي من كنت في من كان اللي عندي في راطر غير من اللي عندي بعيد حد ما حد ما اللي الحاجات اللي عندي والدلالة. اللي عندي في اللي عندي اللي عندي بعيد حد ما اللي بلنكش يستاهل اللي بلنكش يستاهل اللي بلنكش يستاهل هو بقى اتصار انا دماغ انا ساكت وقاعد ساكت موفتحش بقر موضوع على شريف من مميل اثنين شريف دكرة هيخليك عالبيتك خلتنا عقول الكلام ده قدام الناس كلها في الفترة اللي عاد تخلص فيها فيه فيه طالب بسبب ويتخلق معاك فيها بسبب مدلقة هلاش؟ ليه تقريبا كانت شهر الخمسة ايه شهر شهر بعد ما واحد اقلو كفرحاب اي كذا يا كذا كذا هلاش؟ الموضوع ده لابده يعني يقول لك يا فرحاب انا مش تلعب معاي مش هو معاي لنهاري. لان انا ولا انا اا مبلغ على ما لهاش في على التالت ولا انا اجد ولا انا يالي الخاش لا مش موضوع افراد انا مش موضوع كده انت عارف خلاص افنا حد كده بسه ستاليت انا بيقوله هاي مرة الليل انا out of this game لعبوا مع بعض انت راحب. نشر العب مع بعض براحتكم قطعوا ده برضو زي ما انتم عاوزين يلعب اوت ام اوت ان جئت تي او in... او اديكيف ساك ناس ام اوت اوت سكيل كوادر هو صحيح ال... في وقت برضو صوتت عرض عليها اه انا لازم انت روحوا دول الشخص اللي كان معنا جاوز ده تبقى النهاية ده تبقى النهاية موضوع ان انا قلت المبياء عادي ده اعتمان ان انا بي وصلتهم لنا معقول او عاية تكون قدام الناس الناس مش يعملوا عليها لنا ابحثت هكت قابل منها ولا صورة يا فخام هكت قابل منها ولا صورة طبعا انت بتتكلم وتقول بالدليل والدليل واحنا والدليل هكت قابل منها ولا صورة ولا آآ آآ اي حاجة والكلام اللي دار بيني وبين كان كلقات الكلام اللي دار بيني وبين كان كان كان كلقات بالحرب لا مش زنين ما فيش له معنى كنت بجزائي يعني بجزائي لي خلاص هبص نص بس لما تبدا تروح الكنيسه بيقول لي عليكم دلحه خلاص انا عارف انا بقول ايه وهي قالت ايه عشان مساعدة كانت موجوده. جب عليها وقالت لي انت لسه في مينة كلنا علاقة وانت وانت وانت وانت, وإنت وقص عشان بتنط عليها وانت عشان مش عارف ايه طيب ايه ايه زي اني منك عاوز. ايه ما في الخبر سين يا ريفر من المنت مش هيفرق معاه بس ده اخر الكلام الستلايت وزي ما قلتها محدش تجيب شافتي تاني ماذا؟ عصابك الظاهر بازت ومقيدش مركز خالص لجردت انك مش قادر تفرق بينين اللي قالك على موضوع انك كنت قول لها بواسط القوضة ولا انها بواسط لك في الحق واضح انا صوت باظت انا ما هقولتش كده ولا شفت كده ولا قلت لك كده اللي قال كده مستر ساتلايت ومدام حلم يا ريت تبقى مركز وتعرف مين اللي اتكلم ومين اللي قال ايه واخد بالك انا ما ما شفتش الكلام ده وما عرفوش قالك لك كده مستر ساتلايت وقال لك وانا كداب كاتبها لك اهو هو ايه وكتب لك فوقيها حلم كدابه يعني هما الاثنين دول اللي قالوا مش أنا جاء اول واحدة وااخد بالك ثاني آآ... واحدة بتقولي انت تحرقت انا ودكتور عادي الفوز تحرقنا تحرقنا عند مين قالت تكتلي كده هتكت عشان عرفت تحرقنا بس عند مين استنى يا سلمة استنى يا سلمة استنى واحدة زي عرفت تحرقنا عند مين عند ال... في البلده تحرقنا الحمد لله انا عن نفسي او الدكتور عادل بيتكلم بانه لا لا هو يعني بالراحه عشان ما تقولش كلام كبير تكرر كلام بتاع ناس كبار بيقولوه او سمعتها في حته وانت قاعد مع ناس كبيره وانت مش فاهم معناها كلمة كاتب محروقة يا حبيبي يعني معناها ان انت بقيت منبوذ من الناس واخد بالك الحمد لله احنا مش كروت محروقة ولا منبوزين من الناس نخش كل الأوض والناس بتحترمنا والناس عارفينا كويس جدا ومفيش فيش يعني حد يشل من الدرس عندنا ولا إحنا نشل من عند الدرس حد. مش انت اللي يا حبيبي؟ مش انت اللي الناس بتحبني وأنا اللي بتحبني اللي بخش الناس اللي بتسلم والناس اللي ما بوصف عندي. اه نستديكم بليه؟ المبارك حبل ايه؟ سرعين تمانين بيهم جاياني مش انت اللي هتحقق واخد بالك اذا كانت الناس بتحبني ولا تكرهني عشان انت بتبص لها من منظورك انت اللي هو نظرك انت الصغيرة بس بستويسي؟ ايه بستويسي مش ده كان كلامك ايه بستويسي دي؟ معاوش اعمل بستويسي ايه بستويسي مش فريمها بستة ويسة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 ولا احنا مع الامن ولا احنا بنطلع مزدلق في قنوات فضائية ولا بنعمل رومات وبنتساب ولا الكلام لي خالص واخد بالك نخش شوية نستألها وشكرا تفرج معنا ده عمل ايه ده سوى ايه ما تفرجش ايه بس تمسك اعصابك كده اقول هلا بقى في الاخر يعني بكل ادب وبكل نزوء وبكل احترام لان انت اولا اتخن منك ولا اضعص واحد في البلتوك ولا لسه امه مولدته يقدر اجيب راسي الارض ريت بقى ايه نص كده لا انت ولا اتخن منك ولا امه لسه مولدتوش ان يجيب راسي في الارض واضحك لا مفخينك وانفرده واضحه ورده ماشي ازا كنت ماسك حاج على مدى الفوزي ولا على متجلي ولا على سين من الناس ولا صاد من الناس ومفرقش معي ما ليش علاقة بيه أنا دعو باللي يخصني خد بالك عشان اللي يدوس على أصبعي بقت له وقته سجلها زي ما كنت بالسجل من أربع سنين فاكر كنت عملها صهرة لساعة ستة الصبح فاكر وده فرحان بيهدد وفرحان بيعمل وفرحان بيسوي وده فرحان مش عارف ايه اوكي بالزاب طبعا كويس انك لسه فاكر قلت في النص الحمد لله مفيش حد نعرفه من بعد عياده الدكتور عادل ها تطور عليه الناس اللي احنا نعرفها عشان يتقال ان احنا امن دي اول نقطه كانت اقل على مجال الايما كانت تحفظ عليه ده انا مش هطول وعن من 4 يا ساتو من 4 سنين وانا مش فاهم يعني انا مش فاهم بالجدع ده ظروفه اين ظروفه النفسية عند عنده ده عند مشكلة نفسية انا مش عارف والله انا مش عارف فيه إيه ماله يعني حد باس على اصباعه و لابس جهاز ملايئة فيه ايه انا مش عارف ماله فيه ظروفه تعبانة نفسيا إيه عصبيا ايه, أنا إيه عنده حدا كلنا نعرفه لكن انا عندي فلان شيرلو وفلان مش عارف ايه ليه هاني ما وصللوش اعلام امن الدوله ما تروح تسال امن الدوله والاعلام طلع عسايت يعني ايه الاعلام طلع عسايت انا ما اعرفش ان في اعلام جهاني يوصل له على تلعب على سايت ولا اعرف ان المهني له علاقة امن الدوله انا ما اعرفش حاجه زيدي دي خالص لا انتقض عليك ولا انتقض عليك ولا لبيبت انتقض عليه, عليه ليه استر. لا يا حبيبي لا لا اه كده كده بص لا لا لا لا لا كده كده الموضوع فاهم لا اقول لك الاعلام فوزي عمله عن طريق ما تتحكش بس الضحك اللي بيدولك مش فاهم حاجه عادل فوزي عمله عن طريق الاستاذ منذح رمزي المحامي خد بالك وممضوح رمزي اعلم ممضوح من بتاع اسكندرية اللي كان مقبود عليه معهم واعلم هيني واعلم وديه عقوب لو انت عبدا تلاقي عليه الخطن بتاع مكتب وجاله عن طريق امن الدول لا مجالش عن طريق امن الدول من اللي قالت عن طريق امن الدول يزبط كده يعني من الساعة خمسة ونصة ايه الفرق انا اتصل لبدلوقتي بممضوح رمزي ولو سنتريا لا الناس هي بتضحك عليكي والله والله الناس هخش بيك. يعني الناس بتضحك عليك وبتلعب بيكي جزئيه جزئيه ثانيه افتكرتها انت بتقول عادي فوزي طار بيه عادي فوز طه طه طه انا بالظبط كده هو عم تعيد راحتي بالظبط كده في شيء مبيذ حاجة بالدمج اللي جاتلوا عن طريق نتا انا شفته مفيش فيه اي عدد بيجي عن طريق محتفال اي محامة محامة هي عشان تبعت في المستاذ هاني يعني. ايه علاقة المحامي بالمحامي المحامي بيقع يعمل الدعوة دي في المحكمة المحكمة هي المتلمح. المحكمة المحكمة Tumpah, Dr. Al من الدولة فعلا فعلا كلامك فعل... فعل... فعل... مزبوط صح كمان نسخه كانت مع اخوان حد المايك خد المايك اخي شفت البرنامج هو اللي بينقطك طفيته خلاص خد المايك معاك اه الزمع اللي احنا كنا عمينا يوم كذا. بس كذا دي خد الماج معاك هني شويه كده هنكمل شغل النت مش ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزك جزك يا مشورة في الحفظ. تفضل مايك تاني. والمايك بتاعنا شرطه راح فين خرج ولا ايه اختطفوه انا مش عرفته اي واي اخ يحب, يحب اه هنا او يعمل شرطة اه في ضيوف سلام بالضيوف مع بس اللي بتقال استاذ العمضة اه اه ايل طيب آه. حضرتك سؤال ولا حاجة وصل لهم ده شورت طرحت فين يا عم؟ انا بس سورك تختفت عايز الميت تاني؟ هلا دكتور عيني عليكم السلام وبركاته عليكم طب خد الميت عم شورت اتفضل فيها ما بعتلوش دي مش مشخصي انا ما تدخليش في جزئية مش بتاعتي اللي يفهم في جزئية دي قوي هو دكتور عادل كان فعلا في كيان قانوني وكان في عقد منظمة ومكتوبة وعلى ورق بتاع مكتب محامي ما انا بقولك بقى عشانين انت كنت لسه ما يعني مش موجود عقد مكتوب واخدين خط من نقابة المحامين عليه ومتقدم في شهر العقوة اللي وقدين صح التوقعات وتقريبا كانوا ماشيين في اعلان شهره وما تشهرش نقول لك الاجراء اللي حصلت حبيب ما تدخليش برضو في متاهة مش بتاعتي انت التابت من العقل وصل لأن الدارة دلوقتي مسجل ومش غير مسجل مش بتاعتي اسأل فيها المحامي انت سأل فيها, فيها, فيها المحامي فعلو السادة دي اكتر من حلقاتي معي. هم بقولت على كلمة بتقول لا افضل انا انا فساخت العقل. منظمة ومفيش مشاجه لكن كان في ورق أسطوك ما تدخلش ليه ولا ما كانش كمان في ورق الأصمادي معلينا يا سيد راتي في شرط اليوم ده مسيحي انت مسيحي العمده ميدو انت مسيحي العمده ميدو سمعني طب انت مسيحي ايفك تحليلي كتحليلي شخصي ان المفروض ان اللي يتحاكم البابا شنودة والأم و... كرولوس يعني القمص اللي هو كرولوس اللي تكلم تكلم في النسام خلاص المفروض ده يتحكموا يتخذوا ويتحكموا آ... محاكمة عادلة المفروض يتخذوا ويتحكموا ليه بقى؟ أولا الموضوع كان واحد ضرب واحد ضرب مسيحيين قتلهم طيب المفترض أنه هو يشوفه مين ده وكده مش من غير ليه ده ما لهوش علاقة تمام يعني ده ما لهوش علاقة بد أنه إحنا نتثبت الأول لأن الكنيسة تمام الله يقول ان هم يحاكموا ومحاكم في وعندنا هنا مثلا شوية مسيحيين بوسطة على قد حالهم الناس هتطلع تقتلهم واخد بالك يعني هتطلع تقتلهم انهمش علاقة انهمش زم بابا كارولوس ده راجل غير مسؤول آآ راجل آآ المفترض ان امن الدولة دلوقتي تمسكه لان كده غلط هو كده الشعب المصري وبيعمل فتنة طائفية وبصراحة دلوقتي التهم مفروضته بكتير جدا قدامه وشنودة لو اعترض يتحبس هو كمان يعني شنودة ده المفترض ماشي انت بابا وكل حاجة لكن انت هيجي الناس واحنا كده هنقتلكم واخد الخسران هيبى المسيحيين اكتر محلات معظم محلات الذهب والي والناس المسيحيين والشركات المسيحية دي كلها هتدمر وأنتم عندكم يعني كمسيحيين اقتصاد اقتصادك جامد يعني هو بمساعدة خارجية وما إلى غير ذلك فأنا بقول الخسران الأول والأخير للمسيحيين المسيحيين خسروا حلقات الصراع مع الناس الناس كانت كانت الأول بتقول لك اه ده مسيحي محترم ده مسيحي ما معرفش ايه الله نور عليك يبقى ليه دا كله يبقى مين اللي بدأ يعمل الفتنة هو البابا شنودة بابا شنودة قبل قبل الاحداث دي في اليوم ب... معامل يقول انا مش هكلم زكارية بطرس مش هقوله ي... يبطل هجوم على الاسلام كده البابا شنودة هي بسابة انفقات لمسيحيين انا متقش الامر انطلق ناس عقف المسيحيين اللي خارج مصر ناس هتطلع تقتله. يعني انت متخيل الناس مثلا هتسمع سبب الله ورسوله او سبب في الاسلام وتقولهم ازايكوا وقالوا وسهلا لا والله ده الواحد انت شايف الناس عايزة تروح الدنمارك عايزة تقتل الكلب نفسه صلى فتخيل بقى المسلمين في كل بلاد العالم نفسهم من اللي بيحصل في فلسطين اللي بيحصل في فلسطين من اللي بيحصل في, من اللي بيحصل في الشيشان بيروح بيهاجموا الجوامع الفكرة وصلت لا ان اي حدث بيحصل يقول لك المسلمين لو واحد حرامي رمى طوبه على المسيحيين هيقول لك المسلمين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 إن المعاذيب إيش في دماغهم الدنيا يعني مسألة الدنيا. واحد بلد ثمانية. هم يعني قداز غلط ليه او تعمل الكلام ده ليه موضوع مش خبرتك وصلت وفي خبرتك لسه في السكة كده الموضوع ان انا بقول لك انت بتعمل فتنه والخسران الاول والاخير هو المسعيين ماشي هو ما ربنا عقبال الظالم لابد ان الظالم ده و نعم منتقم من, من الظالمين نعم الكتاب المقدس الرب المنتقم تمام؟ موجود. موجود. موجود المقادس وموجودة في... لا إشكالة في ذلك دي مشكلة يعني دي مشكلة يقول له بس الرب الجبار المنتقم في كده المقادس دي مشكلة لا يفكر يجرني مهذب لو بتقيم الجبار موجود تمام مزمور 18 اصحاح, اصحاح 18 عدد سمعين. الاله المنتصر تحت تمام إن شاء الله وأعطوا بعض تقسم بالله تقسم بالله لو الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت تعطوا مع بعض الوحدهم هيقطعوا بعض تمام إشكالة في ذلك وأنا تمام أن الدولة سبهم يعني سبهم هيقطعوا بعض والله نجيب أعطوا والله ما نعم يا زهد الالعظيم الجبار أهو. صانع عسان لأولوه مجلس زنب الأباء في حينه لهم الاله العظيم الجبار رب الجنود السكر طب ما تشوفي حمار عندك كنت مقدس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصد يقطع عندك عم شورت. الصد يقطع عندك. يا صديقي العمدة ومش حضرتك اللي تقريبا كنت اسلمته بعدين رجعت تاني عن الاسلام تقريبا. ولا حد غيرك? ماشي ماشي ماشي عم شورت. مش كده برضه يا صديقي العمدة ولا بس يا اخوة كنت عايز اعرفكو ان في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه من اذا زميا فانا خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة يعني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا اساسا على, على, يعني على الزم يعني على البال يعني يا رسول صلى الله عليه وسلم وحضورتك من أذى ذميا آ رحبًا أيوة لا مش مش مش أذاني أخ عساتي من أذى ذميا فأنا خصمه شوف الرحمة الإسلامية إخوة واجعوا بقول لك لقد ظهر وصي ورسول الإمام المهدي طيب طلعوا برة بأدب اه طلعوا بره برال... بتاع الإمام ده زهر المهد خلاص زهر المهد عم شات <تصفيق> ابن درب الزهر طلع خلاص <تصفيق> هو الأصول العقدة بيكتب لمين طب شوفوا أبو أبو الساجد ده أبو الساجد ده أنا هو فين ظهر الامام طب ماشي يعني يعني مستغرب ممكن حضرتك تبقى توريه لنا لما اوقاتك معاك المرة الجايه يعني عشان نشوف ظهر الامام يعني لا مش قصدي بندافع عن القتل يعني يعني شوف احنا روحنا ازاي يا عم شرطه يا عم عساتي روحنا احنا كمسلمين وديننا وعقيدتنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصانا لكن القوم غير كده خالص غير كده خالص خالص هقول لك ظهر جنيه عم شورت زار انت عارف الكنيشة اللي في اسكندرية <تصفيق> عارفها؟ لو اوه كان بقى باستخاب تحت <تصفيق> كان باستخاب تحت وطلع من السرداب اللي تحت ده لو انت بقى دخلت على ايدك اليمين هتلاقي مزينة وجاء كان قاعد تحت دي لا إله إلا الله والله... والله يا جماعة أقسم بالله والله حاجة بضحك والله حاجة بضحك أنا ما بقرأ في الأديان دي يا جماعة والله يعني إزا يا ناس الناس دي بتفكر بالطريقة دي أو واحد طالع يقول لك ظهر يعني حاجة حاجة والله أقسم بالله وإلا يعني إلا دول كمان يعني حاجة بسم الله ما شاء الله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 وبعدين اتتعدى علينا ليه و احنا عليك ولا ايه يا اه حصل في فرنسا ماشي ماشي ما تشوف اللي حصل يا عم مصر ظلمي مين يا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 مسيحيين. كل العمائر الفخمة مسيحيين. كل شرم الشيخ و... يا عم ما تشوف نجيب سويرس يا عم. يا عم الناس دي. كل موضوع ايه موضوع ايه. موضوع ايه. احنا بنظلمكم. يا راجل ده انتو اخديك حقكم اكتر مننا. واحنا بنعرف نكلمكم. واحنا بنعرف نكلمكم. نكلمكم. ما تسأل الاخوة وهم المسلمين كلهم في الرومة.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 لا يا اخprintStackTrace انا مش كذاب ولا حاجه ولو عايز حضرتك اسئلت لك كلامي هكتب لك كلامي بس اللي مش مقصود مش مش كده الناس دي مش مضطهده يا جماعه الناس دي مش مضطهده ايوه ايوه فاهمك فاهمك بس الناس دي مش مضطهده كل كل يعني في اضطهاد يمسكوا اقتصاد بلد مسلمه لواحد مسيحي هتقول ايه يا استاذ رام هتقول ايه استاذ أس... انت يعني حضرتك ايه انت ال ال الاول من انهي طايفه الناس اللي بتسخن ولا الناس اللي بتهدي بس قول لي وانا اديك المايك انتك فاق مني على عيني وعلى راسي بس انا بقول لك انت من الناس اللي بتهدي ولا ولا من الناس اللي بتولع جوب عليا وهدي حضرتك المايك انت من الناس اللي بتهدي ولا الناس اللي بتولع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 المفروض الكلام يبقى كلام واقعي احنا مش بنبن بنتوه الامور عشان تبقى انت حتى مصدقيتك لما انا كلمك الاقي انك انت عندك مصداقيه انما بتدافع عن ان ناس بتقتل بتدافع عن ناس اصلا مجرمين ايه دخل الدين في الكلام ده كل واحد لو حتى كان مسلم واخطا تدافع عنه ده حرام عليك ده ناس ناس يعني ناس تعيد تعيد تصور تعيد ايه معنى عيد النهاج بتفرح بتعتم فرحتها ازاي ازاي بعد كده تدعو للإسلام وتقول الإسلام سماح سماحت ايه اللي انت بتقول عليها دي لا الكلام ده غلط مفروض احنا نتكلم بواقعية انا لا يعنين ان انا هدي ولا ما هدميش عن اللجوية انا عافو وانت عافو كويس جدا انما الكلام ده مش واقعي مفروض لما بسألك فقضية تقول ايه اللي عندك يبات عن مجرمين انما, إنما لو مجرد واحد مجرم وقتال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 اثبت لي حضرتك ان احنا اللي قتلناه ما تثبت لي حضرتك ليه ما تكونش دي اتعني فيلم برضو من الافلام يعني ولا برضو حضرتك مش معايا في الكلام ده أنا, انا دخلت بقول له حضرتك الدين بتاعي بيحسين على كذا انا بقول له حضرتك الدين بتاعي بيحسين على كذا بس طيب هشوفنا دخلة الاخ لعيسيت وديك المايكة والستاذ العمد حاضر اه, اه اتفضل عن ملاسات اتفضل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 طيب سلام عليكم لا هو لو الاستاذ زل عمدا محتاج المايك ما عمليش مشكل كما انا سيقوله يعني لو عايز المايك يا عمدا انت ضفنا يعني ضفنا ونحن نفهم في الديوخ. لو عايز المايك اي واحد واحد ونسمع خبرتك طيب الله يتجاني طيب انا بس كتال اقول لك يا عمدا يعني ان يعني <تصفيق> الموضوع ليس له اي علاقة اطلاقا بالاسلام يعني مين اللي قال ان دوت مسلم او ان دوت عمل دوت بدفع ديني هو ده السؤال يعني مين اللي قال كده إحنا عندنا ديننا بيقول ولا يدفعكم كرهكم لقوم شنائن وقوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقى يعني لا يدفعكم كرهكم لقوم طب هكمل جملتي وهسيب لك المايك ان شاء الله يعني لا يدفعكم كرهكم لقوم ما على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقى ده ديننا يعني ده ديننا بيقول لنا كده وبيامرنا بدوت <تصفيق> وإحنا من ساعة ما الحدث أكمل إيه طيب مش من ساعة ما الحدث يعني حصل وإحنا قلنا إن الأمر ده فيه اعتداء ونن حتى ولا يعني ومداخلات الأخوة ومداخلات المشاهير في الغرفة موجودة يعني من يومين ممكن خورك تراجع حتى في تسجيلات الغرفة لو حبيت وإحنا قلنا إن الأمر ده فيه اعتداء وحتى لو كان حتى لو كان حصل يعني ثأرا للبنت المسلمة المختصة ده برضو فيه اعتداء ولا يجوز والشرع يعني لا يقري بهذا الامر والامر ابعد ما يكون عن عن شرع الاسلام ده ده دليلنا فده اللي حضرتك يعني تقدر تيجي حاسبنا عليه يا عمر لو احنا قلنا غير كده هو ده حضرتك يعني تيجي حاسبنا عليه بس هو ده يعني هو ده اللي احنا بنقوله فما تحاسبناش على حاجه احنا ما قلناهاش وما تحطناش في قفص الاتهام وطبع الاسلام في قفص الاتهام كان احنا مطالبين ان احنا يعني نكون مسؤولين عن كل فعل وعن كل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 ان الاول ده يعني كان من ده من باب اولى يعني ان نقول ان كل المسيحيين بيحاربوا المسلمين ويعني ونطيح فيكم بقى ونعمل اللي احنا ما اللي احنا اللي احنا متهمين اللي احنا عملناه واحنا ما عملناهوش اصلا صح يا عم انا عايزك بس تفهمت يعني واضح ان حضرتك يعني انسان محترم وانسان صعيدي يعني عندك اخلاق وعندك ادب الصعايده اللي انا يعني انا بحبهم ويعني وبحب ده فيهم فانا عايزك بس كده يعني اهدى شويه وسيبك بس من الشحم اللي بيحصل وفكر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 لما يطلع كرولوس ويقول الانبا كرولوس ويطلع ويقول ان ان الثلاث اشخاص المتهمين معروفين ان هم ان هم بلطجيه هم بيلموا اتوات من الناس وبعدين لما لقى كلامه إن هو مش هيبقى منطقي بيلموا من الناس خاصه من المسيحيين يعني إيه من الكلام دوت يا يعني ايه من الكلام ده يطلع يقول معروفين هم بلطجيه وشويه عيال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 ووقف عند المستشفى وهو بيستلموا جثث الناس الميتين اللي كان من ضمنهم واحد مسلم وطبعا ده خلاص يعني المسلم ده قصية من حساباتكم كلها خلاص عادي يعني مش مشكلة يعني محدش بيفكر انه في واحد مسلم اتقتل وسط الستة المسيحيين دول انه هو وقف عند المستشفى وقعد يقولوهم يعني ويشحنهم وبالروح بالدم من افديك يا صليب والناس طلعت وشايلة سلمان خشب ويعني كانهم داخلين على حرب يعني الله يعزك يا أخ ستاركس بي ربنا يحفظك يا رب ويكرمك ويرفع و فعندك خبرك يا تفكر احنا بس عزيزك تفكر كده يعني اعلم بحضرتك مهما كان في الأول وفي في الآخر يعني احنا اخوات في الإنسانية يعني فقول حضرتك كل اللي موجودة عندك وكل اللي جواك و وشوف و اشوف لك هنقولك ايه و تكتشف حاجة تانية يعني و انا آسف على الإطارات سببا انا طيب ان عليكم ورحمة الله وبركاته وانا بس هتزيد عليك كلمتين ود المايك اللي ضفنا العمدة فضل لو حصل وحصل فتة طائفية عام العمدة يعني وجه نظرك هتبقى فيها شكلها ايه يعني مين اللي يتأذى فيها يعني الناس الغلبة اللي زينا وزيك يعني بإذن الله هيروحوا في في الرجلية ااه ماشي بس لما تيجي تحكمنا لا مش المسحيين لا لا لا لا مش المسحيين بس انتوا عندكم فادي النوترون اسلحه تكفي وتواجه القوى واسال وانت تعرف يعني عاملين لكم توازن قوى جامد جدا يعني بس لما تيجي تحكمنا ما تحكمش العقيدة تحكم بعض فئات الضله بس ما تحكمناش احنا يعني كعقيده انا لك الاحديس والاستاذ ايه جيبش انجابلك من القرآن مغلطة ايه يا راجل انت يا راجل مغلطة ايه انا بقى انها اقتلك بقى انها اقتلك يا عمد اه ستب خد المايك معك وخد الفايل صد حبيبي حبيبي محمد يعني يا ريت نبقى واقيين يعني انا بتكلم شوف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 مش منحق ان انا حتى لو انت قتلتيني بترمي الملامة علي ان انا المفروض ما عملش فتنة ما عملش فتنة انت بتضربني يعني في مثل سعيد يقولك ايه بتضربني وبتحرمني البكاء ده حرام حرام حرام النهاردة لما يكون في تمن شباب رايحين يعيدوا ما... ما فكرتش في يوم من الايام انه اهلهم شكلهم ايه ليلة العيد يلاقيه طالع يعني ابنه مش لقيه ميت ايه والت يطلع... النظر الانسانية هنا قول لي ايه الانسانية ايه ابنك ميت في ليلة عيد سيبك من الدين وسيبك من الاشكال الوسخة دي وسيبك من لمعهضة من المجرمين اللي انت بتقول ده اشكالهم لا دي شع طب حصل ايه في فرشوت قبل كده حصل ايه في القوم اللحمر قبل كده حصل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 في تليفون وتوزعت مين بقى الوقت بقى خليك منصف يا عم العمد خليك منصف يا عم العمد انت سمعني الاول بقولك يا اخي الشام انت في السعودية مش كده حيا الله محمد الغالي مين بقى تقتبوا يا الشام خد عم صلي العيشة وكده حسن الاستاذ عمده هينرفزنا وخلنا قتله يا أستاذ هم ده تقول السبب قبل ما تقول الإجراء اللي بتخذ يعني ليه المسلمين عملوا اللي انت بتقوله ده لو كانوا هم المسلمين ماشي إنما تجيب لي حاجة سياسية من الكنيسة ويروحوا قتلوا ويجيبوا شوية تصيع ويقتلوا المسحين ويصعبوا عليك أو كده أنا أبو البنت لا أنا أخوه أنا أخو الجند أنا أخوه وانت يعني ادو العيال اللي ماتت انت امها؟ طيب ما طيب ايب انت مشترك معنا في الجريمة <تصفيق> خل عم شور عشان اصلا انا اصلي الاستاذ عمده تظهر مزاجه حلو وكده يعني صد شرطة.. شرطة ما عندكش.. ما عندكش صوت مين هياخد المايك يا شباب.. عشر داي كده بات لما نصلي عمدا استننا احنا بزي. يعني ربع ساعة عشر داي ان شاء الله نجيلك تسمعني يا عمدة؟ انا بس يعني من يعني مستهوين الحديث معك يا عمدة والله يعني بحب اتكلم كده مع الناس اللي اللي بتتكلم كده في فطرتها واللي ما عندهاش اللي لسه ما عندهاش حته انها تخبي وتنافق وتتكلم بوشوش وبتاع وكده يعني الانسان اللي بيتكلم بصراحه بيريح الواحد معايا ف انا شوف ان انا اتكلم ما اكمل محاضرات الحديث يعني رغم ان حضرتك طبعا متضايق من مننا شويه ولسه مش مننا بس يعني انا مهتم جدا ان انا اكمل محاضرات الحديث يعني بس لمجرد ان انا حاسس ان حضرتك بتتكلم بصدق وبصراحة يعني حاله من الاستهواء هشوف الشباك مفتوح يا معميدان ولا ايه طيب مين مين عساتي بقى خد المايك شوية كده وقيت لما نرجع من السرى ان شاء الله انا وشبك بإذن الله ماشي يا عساتي بقى ده المايك معي يقول لك بلا شي السلام عليكم ورحمة الله تعالى كده يا اخونا هشام هذا شيخنا المهاجر اهو الشيخ المهاجر بيقول لك صلات ايه الصلاة خلصت ما خليهم يا شيخنا المهاجر من الصبح بيتكلموا وينسوا الصلاة <تصفيق> اهو يعني كله بسبب العمدة يعني كل ده بسبب العمدة نسيوا الصلاة خالص ولا ب... ولا على بالهم خالص هيا الله كل الاخوه الاخوات تطبك ان شاء الله خير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 ايوه <تصفيق> شوف يا أستاذ العمدة في في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفش إذا كان شيخنا المهاجر حيفكروا بيقول فيه اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا اتقي مش كده يا شيخنا المهاجر اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا ايوه يعني الإنسان المظلوم حتى لو كان كافر بالنسبة لنا سواء كان أي كان يعني ان شاء الله يكون معلاش مين لو ظلمناه ودعا علينا فيعني في ربنا ممكن يستجيب له لانه هو انسان مظلوم فاحنا كمسلمين يا أخونا أستاذ العمبر لو اي انسان مسلم اقرب في حق اي مسيحي او يهودي او اي كان وقتلوا او تعد عليه فاحنا المسلمين بنستنكر الحدث ده اكيد وإذا نقبل مثل هذا العمل وينتوا كمسحيين برضو انت كمسيحي يا استاذ عمده برضو لو شفت اي مسيحي تعدى على حق اي مسلم قتلوا او اغتصب أي اي حد اكيد حتستنكر هذا الكلام فاحنا بنتبادل آآ نفس آآ في نفس النقطة يعني نفس الرأي ان شاء الله ده لو واحد انما لو اكثر من واحد اي معنا ايوه يعني لو اكثر من واحد يبقى احنا المسلمين امرناهم وقلنا لهم روحوا اعملوا كده ويقتلوا الاطفال ويقتلوا الناس مش كده يا اخونا عمضة يعني لو اكثر من واحد يعني عصابة يبقى احنا كمسلمين الدين بتاعنا امرنا بكده مش كده مش ده اللي عايز تصلوا يا استاذ العمضة <تصفيق> هذا حاسس من الصفح انك عايز توصل للنقطة دي يعني مدم اكثر من واحد يبقى احنا المسلمين آه طب ما تقول من كده من الصبح يا استاذ العمدة يعني من الصبح قولي الكلام ده قول انتو يا مسلمين هذا يقول يعني الدين بتاعكم بيأمر بهذا الشيء يا سلام انا فيهمتي كلام لأستاذ العمدة طب يا استاذ العمدة يعني من غير حساسيات هنتكلم شوية في الدين وفي الاسلام وفي دي ان شاء الله ممكن تاخذ المايك يا استاذ العمدة وتقول لنا مدام انت قلت نعم تقول لنا فين في الدين الإسلامي سواء من القرآن الكريم او من السنة النبي وعليكم السلام ورحمة الله وبرك هنا المصاني تجيب لنا دليل ان القرآن الكريم او الرسول صلى الله عليه وسلم في احاديثه الصحيحة يأمر بقتل الناس يأمر بقتل الناس ويقول لنا يكونوا كده عصابات ويرحوا تهجموا على القرى زي قرية نجع حمدي ويقتلوا الناس وينسفوهم من على وجه الأرض المايك معك يا أستاذ العمد إن شاء الله الشيخ ملثاتي أنا أولا أنا ما قلتش إنه في آية عندك بت بتقول لك كون عصابات وما تكونش عصابات أنا لي وضع معين قدامي أنا راجل اعتبارني إن أنا لا أفهم لا في الدين المسيحي ولا في الدين الإسلامي أنا لي اللي جنبي لي جاري بيعمل معايا إيه انا ما اعرفش حكاية انك انت تقول لي في اية ولا ما فيش آية. انا دلوقتي لما اقول لك في واحد اعتدى على واحدة دي حالة برضية امسك اعتدى ده اقتله واتبعه وعلقه لما انا اداة عني والبراجل مش كويس انما لما لاقي انه يعني لما اخذ انا مش ابوها واجي اداة عن الوالد واداتة عن الناس يبقى انا عامل كانه المسلمين لو اي واحد عمل حركة مش كويس مع المسلم المسلم كلهم المسلمين كلهم يدافعون عنه هل ده يبقى تعليم دين دين تعليم دين أنا معرفش إيه الموجود عندك ولا ما يخصنيش الكلام دين دي نوتة أو ولا نية نوتة لما نيجي نلاقي الموضوع ده من مرة خد عندك صفر شوط في البنت دي حصل الموضوع ده في شهر 11 عشر الموضوع ده حصل لما اكتشفوا الموضوع ده قاموا على فرشوط حرقوا المحلات المسلمين كل البلاد اللي جنب البلد دي حرقوه اللي ابو البنت مثلا ولا الولد دي حصل حالة طربية مفروض الولد ايه بالناس التانية المحلات تتحرق لهم دي نقطة النقطة التانية تعالى ببلد تاني جنبهم اسمها الكوم الأحمر حرقوا المحلات كلها والبيوت الثالث بلد اللي جنبوهم برضو اسمها بلد اسمها بشوشة حرق البلاد وحرق المحلات ايه زنب الناس اللي برأة بعيد عن القصة دي ليه انا ده سؤالي ليه ليه افهمني تعالى فاسيوت نفس الموضوع حصل في ملاوي نفس الموضوع حصل طب ارقاص نفس الموضوع ده حصل عشان ايه يعني عشان واحد مثلا طب ما شارع العرب كله شرميط مخ شهر الهرم مليان مليان نسوان كله نسيح والمسلم بيروح يعمل اي حاجة هناك اشمعنا الحالات الفرديه اللي هو بقت مسلم ومسيحي ليه دي تعاليم المفروض نغيرها احنا نساعد في تغيير الانسان نساعد في تغيير البشر الفاظ دلش... معلش انا اسف اللفظ يعني انا اسف جدا لو انا لفظ طلع مني معلش انا ما ما قصدهوش يعني في شارع الهرم هو الناس المفروض اولا تتروح تولع في شارع الهرم اللي فيه الزناه وفي الكلام اللي هو اللي ما يرضيش الدين الإسلامي والمسيح نما تيجي تروح عيال طالعة من كنيس بيصالوا بيقول يا رب تيجي تقتلهم لمجرد انك انت بتخلص حاجة كانت من شهرين وانت خدت حقك وزيادة حرقت المحلات وموته الوضع وموته اكتر من واحد في سبيل الموضوع ده ليه ليه عزبها عشان ايه بيتكرر ليه في بلاد كثيرة. اشمعنا في البلاد الإسلامية تعالى في ماليزيا النهاردة بيقول لك حرق اربع كناس ليه عشان بيكتبوا الاسم اسم الله لفظ الجلالة على في, في, في الكنيس ليه دي تعاليم غلط تعاليم المفروض انت تساعد الناس انك كنت تغير المفاهيم دي ده اللي نقصده انت مش مهم ان انا مسيح مسلم ده ما يعني نكشف حاجة هل انت هتحاسبني الله هو اللي حسبني بس المفروض انت تساعد في تغيير المفاهيم دي مايك معا طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ربنا بارك فيك يا أستاذ العمدة يعني أنا شايفي الأستاذ العمدة يعني واحد المسألة كده بن بنفعل شوية طب خير إن شاء الله خير يا كل الإخوة إن شاء الله أخونا مينا وكل الإخوة إن شاء الله أيوه نعذرو كمان يعني إحنا هنعذرو ليه لإن الأستاذ العمدة بيقول إنه القرية دي هو عيش فيها وبيعرف فيها ناس وحاجة ذا كده فالأستاذ العمدة انت بتقول لما تلاقي جماعات كده ناس يعني مش واحد راحوا عملوا مثلا قتلوا في مكان الفناء وبعدين يتجمعوا راحوا قتلوا في قرية معينة وبعدين معرفش. طيب انا هقول لك حاجة يا استاذ العمدة انت تعرف دلوقتي ان في مش كبري واحد كبريهات في مصر يعني في كل البلدان الإسلامية جميل لما تدخل على الكبري ده يا استاذ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 اوعى تقول لي ان الرئيس ولا معرفش مين ده مسلم او ويحكم بالتعاليم الاسلاميه لا طبعا ولا بيحكم بالتعاليم ولا له اي علاقه بالتعاليم يبقى الدين الإسلامي ما انا بقول يا أخونا هي اخونا محبي الرسول ما انا بقول يبقى الدين ملوش علاقة بالمسألة خالص يا أستاذ العمدة التعليم انت قلت تعاليم انا بقى بكلمك يا انت قلت لازم نغير التعاليم التعاليم دي يا استاذ العمده ميدو التعليم دي اللي انت بتتكلم عنها مصدرها ايه مصدرها ايه وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته مصدرها ايه يا أستاذ العمدة؟ ممكن تكتب لي كده على التيكس مصدر التعاليم اللي انت بتتكلم عنها ما ما فيش تتامور مصدر ونفيش تسامح قاملين يا أستاذ العمدة يعني ممكن تقول لي كده يعني التعاليم غلط التعاليم دي جيت منين ممكن ترد عليا يا أستاذ العمدة التعاليم اللي بيستعملها الناس المسلمين آي جميل جدا يبقى يا أستاذ العمدة سواء مسلم أو مسيحي أو أيا كان ممكن يغلط ممكن يقتل ممكن ما عرفش ايه انت ما تعرفش ان نص المسلمين لا يصلوا يعني لو رحت المصر هتلاقي يعني خمسين او ستين مليون لا له علاقة بالصلاة ولا له علاقة بأي شيء ولا بأي تعاليم الاسلامية ولا يعرف اي حاجة عن الاسلام ولا عن اي حاجة يبقى ده ما تعتبر يعني ما تحسبوش علينا كمسلمين ده يحسبوه مواطن مصري ده يحسب يا استاذ العمدة كمواطن مصري ويعامل على انه كمواطن مصري نفس الشيء المسيحيين اللي ماليش علاقة بالدين خالص ولا بالكنيسة ايوه مسلم في البطاقة بس لكن يعني توجهه يعني يمكن هتلاقي يعني ماليش علاقة بأي حاجة خالص فيا استاذ العمدة دون افراد قتلوا ناس لازم يعاقبوا حتى بالقانون الموجود في الـ في الـ هو يصلي او ما يصليش ده موضوع منا بقولك يعني مش مسلم يعني مالوش علاقة بالإسلام خالص يبقى من منطلق يعني مدام قتل يبقى ما انطلقش من منطلق إنه مسلم ده انطلق من منطلق إنه ما عرفش إيه له مشاكل مع حد له علاقة مع حد الله أعلم يمكن حد دي أقره فلوس ده مش مشكلة خالص لكن إحنا نستنكر هذا الكلام يا أستاذ عمر طب أخونا هشام أخونا كان طلب بالمايك من قبل طب نسمع الاثنين أخونا يشام أخونا مينا أخونا يشام الميك معاك وبعد نسمع أخونا مينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طب يا أستاذ العمدة سامعني إن شاء الله سامعني يا أستاذ العمدة تمام هو الأستاذ العمدة بس واخد الموضوع أن العدد كبير تمام مفيش مشكلة احنا معك في كل الاحتمالات سامعني يا أستاذ العمدة أهم شيء بس طيب أنا أقول لك إن شاء الله المدخلة بتاعتي بص يا صدران دا حي الله أكون أصطد بص يا صدران دا انت هنا داخل فروم إسلامية تمام واخد الموضوع مكبره على المسلمين كلهم فإحنا بنطلب من حضرتك لو أنت جيت تدخل ماشي ما هنتكلم مع حضرتك هوا أنا ليس سأقول له والله يا أخي عبد الرحمن تمام انت لو حضرتك حبيت تدخل الموضوع بالدين تمام؟ إن هو مسلم ومسيحي وبدأت تعمل تفريقة لان دي حالة اجتماعية مش شرط الشخص ده مسلم او مسيحي او يهودي او كذا ده حالة اجتماعية من شخص بغض النظر عن دينه انت بتحاول تخليها بقى الموضوع بين مسلم ومسيحي دلوقتي فانت لازم تيجي الاول تبص على تعاليم الشخص ده ممكن يكون من اصابقة فيه كتير اخي بيقتلو في مسلمين في كتير بيقتلو في مسلمين والصعيد دي في قلبها بلاو كتير جدا يعني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 في الحالة دي تيجي إن أنت تحاكم كل المسلمين بغلطة الرجل ده فهمت أصدي أو صدر عنده فهمت أصدي هو ده لحضرك يعني إيه لما تيجي تعمم المشكلة علينا كلنا أنت ملك شيء دخ دخل بالدليل دلوقتي إذا أنت ما تعاممش المشكلة على كل المسلمين صح ولا مش صح إذا أنت ما تعاممش أنا المشكلة على كل المسلمين زي ما أنا ماجيش أعامم عليك مشكلة أفغانستان والعراق و... وفلسطين اه أنت ليك الظاهر لا انت كده بتبين عن الموضوع نهائي طيب يا أخي العيسان تتفضل من حضرتك المايك طيب بارك الله فيك يا أخونا يا ربنا يبارك فيك بارك الله فيك طب أخونا مينا نسمع أخونا مينا إن شاء الله أخونا مينا المايك معك السلام عليكم في صوت كده تمام الحمد لله الأستاذ العمدر بيتكلم على الأستاذ الإبادة الجماعية كأنه بيكلمنا على الحس الحادثة اللي حصلت من يومين كأن في إبادة جماعية حصلت في السعيد وهم شوية مجرمين زيهم زي المجرمين اللي ظهروا في المسرحية اللي عملوها الكنيزة الحقيرة في الإسكندرية وتسببت في مقتر رهباء اللي حصل إيه أثناء الجنازة أكتر من ألفين مسيحي أثناء الجنازة في شوارع محطة الرمل لغاية الشطبي وتفرحها وصلوا لغاية نزع النقاب او حجاب بمعنى أصطحش سيدة مسلمة دفع عنها مصطفى شخص نعرفه كويس جدا ده عنده ورشة 2000 في شوارع الشطبي قفلوا البيوت طلعوا ضربوا الناس قسروا محلات قتلوا على دماغه لغاية ما حدش عارفت مين قتلوا على القل الراهبة بس واحد قالوا عليه مجنون ما ماشي لا مش نجح المهدي ما واحد ما اللي 90 اللي في اسكندريه مش هم اللي في نجح حمادي ما هو ما واحد انا بتكلم دلوقتي على ان تحميل المسلمين اكتر مما هو الامر ما يتحملش في قتل حصل انتهى الموضوع لكن عشان تحمل الاسلام وتقول لي مسلمين وتركبنا عقدة قديم وتركبنا هنا الذنب لا ما احنا ممكن نركبها على كل حادثة ممكن احنا كمان نركبك قضية مسيحي سرق مسيحي قتل هجيبك هنا اقول لك تعالى عمدة. ليه بقوا اثنين؟ لو واحد مش هكلمك لكن لو اتنين هقولك تعالى يا عمدة ده منطقك يعني منطق معوج جدا خلاص الناس بيقول لك ده مجرم والناس ادنوها الشيخ ادنوها كل الناس ادنوها انتهى الموضوع اما انت عايز تعمل بقى منها مشكله وعايز تبكي وعايز تولول وعايز تعمل مشكله ده موضوع تاني هتعيط شوية الى اخره لكن مش هتفيد مش هتاثر لان انت عندكم موضوع اعتقال الاضطهاد القبطي دلوقتي للاسف اباطله المهاجرين بيغذوه بيشحنوه إيه ان انت اصحاب البلد ازاي المسلمين بيضربوكو بيهتلوكو بين كل حدثة والتانية شهور او سنين ممكن بيحكي لك دولتك عن حادث فرشوت ايه اللي حصل ايه سبب ايه حدثة فرشوت سببه ايه حصلت بيروت البنت, البنت, البنت المسلمة اللي اتصورت مش دي اخطاء مسحيين انت ما بتجيش تتكلم على الاخطاء ده سببها ايه, إيه حدثة البنت الأسلامت المسيحية اللي اسلمت واخوها قطع دراحة بالقالي وقتل جزء المسلم وعملتوه وادخل غرف المسيحية اتعمل بطل قومي يعني ده بطل انت رايك ايه الموضوع ده يا عمده لما تطلع تقول لي القاتل الشخص ده مجرم ولا مش مجرم مجرم بالتعليم الديني المسيحي ولا مجرم كده بالفترة ولا مجرم بسبب الحادثة اللي اخته اسلمت قول لي سببه ايه اللي حتقوله هو نفسه هيتطبع على اللي قاتله في حادثه نجاح الحمادي هم هم اللي هتقول على الشخص القاتل المجرم اللي قطع ذراخته وقتل جوزه هو هو اللي هيتقال على التلاته مجرمين يعني ايه مجرم تبتهي بالعدد ايه الفكرة اللي خليه يقتل طب ما ايش هو قتل انتو عملتو بطل انتو عملتو بطل ما هو في اكتر من الف مجرم كانوا غرفض متجلي كانوا بطل كانوا بيعتبروا بطل انت معتبر اعتبر الشخص ده بطل طيب طيب بارك الله فيك يا اخونا منا ربنا يبارك فيك بارك الله فيك يعني الاستاذ العمدة ميدو قالك ده مجرم فردي طب يا استاذ العمدة ليه ما شفناش ساعتها يعني انت قلت لغرفتنا مثلا وتطلع على المايك وتقوله لا ده حرام اللي بيحصل ده ليه بيقتل ليه المجرم المسيحي ده يعمل كده مش كده يا استاذ يعني انت لازم انت كمان تستنكر هذا الفعل وتيجي الغرفتنا زي ما دلوقتي بتستنكر لفعلت ال الأشخاص اللي هم مسلمين طيب خير إن شاء الله نسمع أخونا سليم وأخونا بغرور أخونا بغرور كمان نسمع أخونا سليم وأخونا بغرور أخونا سليم المكمر طيب السلام عليكم السلام عليكم في صوت ان شاء الله طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب يا أستاذ عمدة يبقى احنا كل جريمة اختقع من أي مسيحي هنشيلها عليكم يعني ان شاء الله كده القتلة بتوعنا في العراق نقول مسؤولية المسيحين كلهم القتلة بتوعنا في أفغانستان نقول مسؤولية المسيحيين كلهم الاخت ماروة اللي قتلت في انجلترا نقول مسؤولية المسيحيين كلهم يبقى احنا كده اي اي واحد مش انت بقى بتقول دول قد والمجموعه قتلوا احنا اتقتل عندنا اكتر من 200 او 300 الف واحد في العالم يبقى نحملكم دمهم كله صح كده يا استاذ سز... ليه ده مش انت اللي بتحملنا المسؤوليه دلوقتي يا استاذ عمده احنا احنا اصلا ديننا لا يسمح باللي حصل ده تيجي تقول ان لا ده ده واحد فردي واحد ودول جماعة ايه اللي انت الكلام اللي انت بتقوله ده ده كل بماكلين يا استاذ العمدة يبقى احنا دلوقتي نحملك اي واحد مسلم يقتل على ايدي مسيحي نحملك ونقول دي تعريم دينكم انت بتتحط الامور يا استاذ عمدة ايه ده حاجه غريبه قوي يبقى انت اي واحد يقتل من المسلمين نحملك مسؤوليته ما تجيش تقول لي احنا ديننا لا يصحح بده اصلا المطلوب ان احنا نعمل ايه يعني احنا المطلوب من احنا المطلوب مننا نعمل ايه يعني شويه مجرمين وطلعوا وقتلوا ونعمل ايه حد قال لك ان احنا بنقيدهم حد قال لك ان دي تعالين الاسلام حد قال لك ان احنا بندعو لده دول ليهم جزاء وليهم عقاب يواقبوا بيه محدش فينا عملهم ابطاله محدش فينا قيدهم محدش فيهم قال عليهم ان هم يعني عملوا اللي ما تعملش محدش قال كده لكن انت احنا ممكن نحملك دماء ناس كتير قوي وتقتل الجسم المسيحي جزيك الله خير. المايك معك يا أخونا عسياتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك يا أخونا سليم. ربنا بارك فيك. بارك الله فيك. خير إن شاء الله. خير. طب نسمع أخونا بغرور وبعدين نسمع الأستاذ العمدة. نسمع أخونا بغرور. ما عرفش إذا كان لسه موجود. أخونا بغرور إن شاء الله. أعود الحبيداً أخونا إيجيبشن طب أخونا بغروض نسمعك إن شاء الله المايك معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في صوت إن شاء الله طيب سمع محايا الله غرفة. طيب أستاذ عمده أنا شك أساساً حضرتك صعيدي زي ما حضرتك بتقول أنت من ناجح حمادي أنا شك حضرتك أنك أساساً صعيدي يعني انا من وجهة نظري الموضوع ده موضوع يعني هقول اللي هو طبيعي جدا اللي هو موضوع طبيعي جدا بالنسبة لصعادة متهاجم ماشي تمام موضوع طبيعي جدا بالنسبة للصعادة بس هو واضح بس عشان موضوع ما بين مسلم ومسيحي معروف الصعادة ان لو حصلت اي مشكلة يعني مثلا يقال ده لسه حصل من كم يوم عندنا في المنطقة لما العمال الصعيدة حصلت مشكلة ما بين أهل إنا وأهل أصيوت جميع أهل إنا تجمعوا وجميع أهل أصيوت تجمعوا حصلت العركة أو الخناقة زي ما بيقولوا طبعا راح فيها اللي راحوا وإصابات وحاجات ملدي ده أمر طبيعي جدا طبيعة للناس الصعيدة لما بيحصل حاجة بيروح على الأهل أو بيروح على التجمع اللي حصل منه المشكلة دي لكن من الموضوع كان ما بين مسلم ومسيحي او ما بين مسلمين ومسيحيين الموضوع ظهر على السطح لكن ده شيء طبيعي جدا في الصعيد وبيحصل يعني مش اقولك في الشهر كذا مرة ده تلاقي قاري على قاري او تلاقي عائلة على عائلة لان المسيح المسلم يع... لا السعيدي لان المسلم مسلم مين مفيش حاجة اسمها مسلم انت ليك سلطة في الصعيد وانت ليك كرة بأكملها في الصعيد مسيحيين فطبعا المسلم اللي في النص بيبقى مستعبعف زي ما المسيحي ففي وسط المسلمين بيحس اللي هو ضعيف طبعا في كرة عندكم في الصعيد معروف اللي هي كلها مسيحيين انت مين انت يا أستاذ عمدا ايه دي بتضرب على قفاويس كتر طيب الموضوع يتلخص في ان ده طبيعة الصعيدة حصل مشكلة بيروحوا على ما بيعقبوش الشخص ازداد نفسه لا طبيعتهم انهم بيعقبوا الشخص وعيلته حتى في مسألة الطار الطار معروف ان لو مش موجود الشخص اللي عليه الطار بياخدوا اثنين او تلاتة من عيلته دي معروفة ما فاش فرق ده ما بين مسلم و مسيحي بجزاياكم ما كل خير ما يتمعنا يا اخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك يا أقنا بقوله. ربنا بارك فيك إن شاء الله. تأخر. أنا عندي موعد الصلاة إن شاء الله. عندي موعد الصلاة. دلوقتي نقيت تامير. صلاة المغرب إن شاء الله. تامير مين؟ يا طيب خير إن شاء الله. طيب مين ياخد كده المايك إن شاء الله والإدارة؟ أروح أصلي صلاتي المغرب بإذن الله وارجع إن شاء الله. مين من الإخوة كده؟ يستع يسترجع كده؟ <تصفيق> ياخد أخو أخونا إجباري المايك معك طيب السلام عليكم. هاي <تصفيق> <تصفيق> بروح عيسيتي وأنا مسكنيك إن شاء الله. <تصفيق> طيب يا اخواننا خلاص ماشي محدش نقط الاخ تامر يا اخواننا هو بيعتذر وبيعتذر ل عمو هو بس كان بيضرب لك مثال يا عمو هو بس كان بيضرب مثال ما يقصدش ان هو يشتتم <تصفيق> طيب يا عمو انا هديك المايك حالا انا همشي بعد الدور يعني عوامين في التيرن اصلا يا اخواننا عايز المايك او مين عايز يشارك اللي عايز يشارك يكتب لوحده عشان انا بعرف بس ايه مين اللي عايز يتكلم و ما فيش حد طيب ماشي خلاص احنا نسمع العمدة <تصفيق> لأ بص يا عمدة يعني سيبك بقى من الكلام ده ايه من الكلام ده يا عمدة لا احنا نتكلم بالالكتاب فانت المفروض يعني لا تقوم الشر بالشر يعني صلوا من اجل الذين يسوؤون إليكم عادي يعني يا عمدة بس ما ما فيش بقى بقى ان احنا نخش في قوقعه الاضطهاديه وبوطقة و... وبنطقه المضطهد والكلام ده كله يعني لا اول واحد لما لما فيش تيمه تقالت لك انا اول واحد قلت نقاطه الاخ فمهيش داعي للكلام ده دا يا عمدو افضل مايك معك اخ ايزبشن اولا انا يعني اول حاجة انا الحجرة بتاعت الشيخ الراجي دي حجرة ناس كلها مقتربين وانا بفضل لما يكون انا مخنوق من حاجة بخش اتكلم فيها نما واحد شاتن مش هتمش دي حاجة يعني انا مش هرد يعني واخد بالك حتى لو شتمني انا مش هرد ان, إن انا بطبيعتي ما بحبش الشتيمة اللي بيشتم ده كل واحد بيعبر عن نفسه وما فيه ده ان انا خش بقى في هعمل نفسي واعز او راجل ان انا مثالي يعني لأ معلش يعني في موضوع معلش انا بتكلم فيه الموضوع اللي حصل في نجاح طبعا احنا بنخلط فيه يعني المفروض كغرفة ورفة اسلامية انا لما اخش الاقيك بتناقش موضوع أقول لك الناس دي عندها مصداقية انما لما تيجي انا اتكلم في موضوع تقول لي اصله فيه 30 واحد مسلم اتل مش عارف افغانستان مش عارف مين في العراق مش عارف مين في في في القصص دي يا اخوانا دي حاجات سياسية لا تمت للدين بشيء دي حاجات سياسية الدول احنا لما كنا نحارب في اسرائيل انا كنت من ضمن اللي انا بحارب اسرائيل وانا كنت مصري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 النهاردة لما يجي واحد يضرب واحد صعيدي بيموته بياخد طاره الطار ده برضه عشان تعرف والعلمك بين المسلمين بس مفيش بين المسيحيين لانه انا عندي ما عنديش تعاليم تقول لي ما لطبك على خدك الايمن حول الله الاخر انت عندك تعليمك يقول عين بعين وسن بسن يعني انت الطار بتاعك لي أساس عندك ومعتقده فبلاش نخلط الامور بين النصايده ودي حالات صعيده وكانه الصعايده دول متخلفين الصعايده بينفذوا كلام تعاليم تعاليم دين تعليم الدين الكتاب المقدس عندي بيقول لك ما الله طمك انا اخذك الايمن حوله الاخر احبوا اعدائكم هتيجي تجيب لي ايات ثانيه عشان تبين لي ان انا برضو من ضمن الناس اللي أنا يعني راجل وحش عشان تبرر اللي عندك لمؤاخذه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 يا جملة بس ممكن الوايك قال لي فضل معاك الوايك أنا أجد فيك أخلاق القرية اللي بيقولوا عليها اللي احنا مفتقدانها دلوقتي وعليكم السلام واتبعه الله وبركاته قم <تصفيق> ده أنا بس خ... أو أنا أسيبك تتكلم علشان تخرج بس الشحنة اللي جواك يعني لأن الكلام لغاية دلوقتي هو كلام مرسل جدا ومجرد أراء وانطباعات <تصفيق> كلام يعني مش ملموس يعني طيب بص يا خلينا نخرج من الاطار اللي حضرتك حاطه نفسك فيه وعمال تلف فيه وعمال تلف فيه ومن ما دخلت الغرفه يعني هو ان عملت حملنا احنا المسلمين يعني احنا كمسلمين مسؤوليه الحادثه اللي احنا اصلا استنكرناها ويعني وقلنا ان لا تمثل الاسلام في شيء فنخرج من الاطار دوت ماشي يا عم نخرج من الاطار دوت ونناقش بقى تعليم الكتاب زي ما حضرتك كنت بتقول دلوقتي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 ده ازاي انا بالو يعني أو إن انا مفروض ان انا افهم, أفهم ان ده عقدتك او تعاليمك ونا في نفس الوقت بقرأ في الكتاب إن, ان يسوع المسيح قال يعني ما جئته لقلقي سلاما بل سيفا افهم ده معداد ازاي هو ده انا محتاج ان انا افهم من حضرتك لو في حد بس نزليه النص عشان نساعده ده فضل يا عمد المايت معك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 انا بكلمك على اللي تربيت عليه عايز اقول خش هاتلي اثبات من كنيسة واحدة انت تخشها هاتلي اثبات من كنيسة واحدة انت تخشها وهاتلي تسجيل على واحد اسيس يكون بيدعو الى القتال انا شوف لك حاجة عملية فعلية سيبك من من من الكلام اللي بتقال و سيبك من الدراسات و من الانجيل و من القرآن على جنب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 طيب يا عمدة. بص يا عمده يعني انت دلوقتي عايزنا نسيب كتاب المقدس اللي هو المفروض اللي حضرتك ماشي عليه واللي كل واحد مسيحي ماشي عليه وعايزنا نجيب لك كلام بتاع بتاع القصاوصه اعتقد ان احنا نرجع للكتاب ده يعني اوخى ده منطقي اكتر ولا يا اخوانا اللي شايف اللي انا بقول دوت منطقي السبلي واحد يعني اكيد مش هنروح اكيد مش هنروح نجيب كلام الناس وكلام القصاوصه واحنا عندنا الكتاب طب ما نرجع للكتاب نفسه صح يا عمده ده المنطق اللي بيقوله يعني زي ما من... اصلا لو ديت تحتاج عليا مثلا بكلام واحد شيخ ولا كلام واحد مسلم هقول لك لا ما يقولش هات لي كلام القرآن لي كلام السنة فضل ما يطمعك يا شيخ يجيبشي انا برضو مصمم على رأي في حاجة هو الاسيس ليس من مصلحته ان هو يخالف كلام الانجيل ليس من مصلحته ان هو يقول كلام يعني الانجيل يقول لقتل وهو يقول لك ما تقتلش ده اسيس ان انا لو بحس وراء ولاقي الكلام ده غلط بتعب بنا مصدقيته معايا مش هتبقى كويسة دي, دي اول نقطة نقطة تانية النهاردة بتقول لي تعاليمك بتقول ما ما تقتلش والكلام ده كله انما انا شايفك انت كفرد بتعملني معاملة العبيد هل اسدق تعاليمك ولا اسدق كنت كفرد انا ده اللي انا عزو الصلون. انا لا يعنيني ايمانك لا يعنيني ان انا مسيحي لا, يعني... لا يعنيني معتقدك هو بيقول ايه انا يعنيني يعني... يعني الذي يعنيني هو سلوكك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 بمعنى إيه؟ أبوك بيرضيك يا أستاذ عمدة على أنك تطلع راجل صادق ومتجذبش ومتسرقش كل الكلام ده إسم تربية أبوك لحضرتك هي تربية سليمة كل إن حضرتك بقى بتسرق أو بتجذب أنا مش قضيها طبعا أنا هاجم حضرتك أي شيء كل إن حضرتك مثلا طلعت صارق ولا ولا كاذب ولا ولا ده لا يعيب التربية نفسها اللي أبوك كان بيحاول يبسها دي مشكلة فيك إمتى مشكلة في الفرد نفسه كذلك إحنا لما نيجي نقاش المسيحيه بنسب من تصرفات الأفراد ونبص لتعليم الكتاب نفسه وأعتقد إن ده شيء يعني ما فوش حاجة ما فوش حاجة مخجلة بالضبط علشان دي حالات فردية إحنا بنسيب الحالات الفردية ونبدأ نبص لتعليم الكتاب نفسه أو لتعليم الفكرة نفسه أو لتعليم الدنيا نفسها سميها زي ما تسميها وأعتقد إن دي ما فهش حاجة دايق حضرتك يعني ليه الألأ من إن إحنا نخوض في الحديث تدريت هل ده في إشكال يعني اللي بيسمعنا الآن مثلا لو في واحد ملحد بيسمعنا الآن وشايف ان انا بكلم حضرتك وبقول لك لا احنا لازم نبدأ نقيم الفكر من واقع الكتاب وحرك بتقولي لا نقيمه من واقع الاثرب هيقول انك حضرتك قلقان ان احنا نخش ونبص في الكتاب بيقول ايه اتفضل معايا يا يا اخي جيبش انا في نقطة انا زي ما بقول لك انا لست الدارس اللي تقدر تناقش في امور معتقد ويرد عليك انه الكلام ده لا الكلام ده صح ولا غلط ولا فكرك ده صح انما انت مش هتقنعني بفكرة انا مش دارس انا مش اقدر ارد عليك سواء كنت صح ولا غلط سواء كنت انا, أنا غلطان ولا صح انا بناقش نقطة معينة وده اللي انا عايزك تكلمني عليه هل انا لما لاقي واحد جاري يهددني وهو بوزي هل انا اقول ان البوزية دي كلام كويس سيبك من الاسلام عشان ما تزعلش مني لو لقيت واحد جاري يهودي وبيعملني كويس وبيعملني كويس وعملني مقترب وزي الفل وتمام التمام واحد جنبي مسيحي نفترض واحد جنبي مسيح من ديني وبيعاملي سي انا احكم على مين ان هو ب... ان هو على صح احكم على اليهود ان هو احسن من المسيح ده اللي انا عايز اوصل لك ليه قدام ما لا طبعا يا عنده مش مقياس اطلاقا يعني لانه ممكن يكون يعني بيظهر لحضرتك المعاملة الحسنه يعني على سبيل النفاق مش اكتر من كده وده شيء يعني حاجه واقع يعني اليهودي فعلا لو قعدت عايش جنب واحد يهودي هو فعلا هيعمل حضرتك كويس جدا وهينافقك وكل حاجه يعني ما فيش اي اشكال برغم ان اوعى بتكفر بحضرتك وبتكفر يعني بكل معتقدك وبتكفر بكتابك وهو معتقد ان هو صلب إلهك فيعني ده مش مقياس اطلاقا لا مش هيكون مقياس طب مايت محضر انا بدي لك مثال مش ده فعلي يا أخي يا أخي انا بدي لك مثال انا بقول لك ده مثال بلاش اليهود وخلينا خلينا واحد بيعبد القطة خلينا معلش الناس هتزعل مني واحد بيعبد قطه واحد بيعبد الله الواحد بتاع القطه ده بيعملني كويس بتاع اللي بيعبد القطه ده بي بيعملني كويس واللي بيعبد الله واحد ده بيعاملنيش كويس انا انهي ان انا اصاحبه ويبقى في محبه بين وبينه ده لا انا يا اخي مين انت؟, انت من وجهه نظرك مين اللي تحترمه الله واحد ما بعملش الناس كويس واللي ليس له اله والذي من وجهه نظر ان هو راجل كافر لا مؤاخذه او راجل ما بيعبدش يعني الله الواحد انهي احترمه انا من وجهه نظر اتفضل معاك الماجر طيب يا يا عمدة انت معنا كده ان انت عايز بس تاخد حالة فردية سواء كانت الحالة دي حالة ايجابية ولا حالة سلبية وهي دي اللي هتقيم على اساسها الفكر تشايف ان ده ممطقي يعني شايف ان ده طرح ممطقي واحد سواء واحد بس اللي هتقابله في حياتك سواء الواحد دوت كان رجل ايجابي او رجل سلبي كما تعلق بمعتقد و دي المعتقد شايف مجمع العدل لا طبعا لا طبعا يعني مستحيل ويعني ومتيش حد يقول بالكلام ده كل ثانية واحدة يا كل ان انت بس يعني عايز تخدنا للحتة دية ان انت هتقيم الاسلام او هتقيم المعتقد بتصرفات المسلم او بتصرفات الراجل اللي بيابه القط علشان انت مش دارس بينك مش ده المخرج يعني يعني مش هو ده المخرج مش علشان نخرج من ان احنا هنبص لتعايم الكتاب وهنطرح نصوص فنبدأ يبقى تقييم حضرتك للمعتقد هو عم ازاي تصرفات الناس معاك مش مقياس اطلاقك ما انت ممكن حضرتك تقول لي ايه انا كل المسلمين اللي انا بقابلهم في حياتي مسلمين سيئين وبيعاملوني بالطريقة الفلانيه وبالطريقة كذا وكذا وكذا وكذا ويطلع واحد ثاني يقول لك انا كل اللي شوفته من المسلمين ان هم ناس عندهم اخلاق وناس عندهم ادب وناس في منتهى الاحترام مش ده المقياس سواء هو قال ان هو كل المسلمين اللي شافهم كانوا ناس كويسين او حريق قلت ان هم كانوا ناس وحشين مش ده المقياس اطلاق المقياس تعليم الفكر نفسه الفكر نفسه طالب ايه من ادباعه الفكر نفسه اللي الناس معطلقين ودول بي امورهم بايه كون انه هم بقى يحققوا دوت او ما يحققوش دي فروق فردية في هيقدر يعملها وفيه مش هيقدر يعملها الناس بتتفاوت في تطبيق المعتقد والناس بتتفاوت في الامان ودي حاجة انت حضرتك نفسك مكر بيها يعني انتو كمسيحيين مانتوش كلكم على حالة واحدة من الامان وحالة واحدة من الأخلاق وحله واحدة من الأدب لا فيكم وفيكم هل أنا حاجة قائم المسيحية يعني أنا كان في واحد مثلاً مسيحي مثلاً في معرض الكتاب من سنتين واقف مثلاً بيشتم هل حاجة قائم المسيحية بالشخص دوت ولن كل المسيحيين شهتم وكذبين وولاة الأدب لا إحنا عندنا بننصف لما حضرتك دخلت الغرفة لأننا حضرتك رجل محترم جداً وحضرتك رجل مؤدب جداً وإحنا يعني همنا نحنا نتكلم مع حضرتك برغم في مسيحيين تنين وولاة الأدب ما يستاهلش ان احنا نتكلم معاهم وما بنضيعش وقتنا معاهم فاحنا بنفرقع بنده وبنده ما تقيم تاخد حالة فردية وتعملها على كل المعتقد يا عمده كل اللي انت مش مش قيم كتبه مش درس الكتاب ومش عايز تخش في في النصوص خلاص احنا ممكن نتجاوز النقطة دي ونتكلم يعني نتكلم كده زي ما بيقولوا كده بالهغاز يعني بالكلام السلس الشعبي بس ما نبقاش ما ما ننطلقش كده من قاعده هي غلط خالص يعني غير مقبوله بالمنطق وبالعقل فضلا المايك معاك زيبسيان انا لما بتكلم بتكلم حالات معينة انت النهاردة عندك كل مجتمع لي الناس الشوازي في كل قاعدة اتعلمنا في العلم انه كل قاعدة ليها حالات شاذة. ماشي انا لما المجتمع بتاعي فيه مليون واحد ناس كويسة فيه عشر في المئة منه ناس مش كويسة ده شيء طبيعي جدا ده شيء طبيعي جدا جدا انه كل قاعدة ليها المسعين في مسعين عندنا ولاد ستين كلب ده مغضى يعني فيه زناه صلوش ولا بص كل حاجة وحرامية ماشي ده الكلام ده انا ما بقولش فيه ان انا كل المسيحين كويسين ولا كل المسلمين كويسين الكلام ده احنا نؤمن به انا بتكلم في حالات معينة لي سؤال لي دولة عربية واحدة وبلاش ندخلها نسيس الكلام بتاعنا لي دولة عربية واحدة الا لم تلا تلاقي فيها قلاق.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 هل أنا أعيش في دولة عربية ولا أعيش في أمريكا هل أعيش في دولة زي ليبيا ولا أعيش في فرنسا؟ أنا بفضله هو بيختار بيختار بناءً علي بناءً على سلوك الأفراد اللي عايشين في الكلام دا بناءً على سلوك الأفراد اللي هم موجودين في البلد دي, وبلد دي. أنا لما أصدلني تقول لي مثلا أروح أعيش في ليبيا ولا أعيش في أمريكا كل الناس مسلم مسيح يتمني يعيش في أمريكا البلاد الكفرة ليه لأنه هو الدين بيسيبوا الناس تعيش بأفرادهم تعيش بفكره انت مالي ومال... أمريكا فيها ملاق اللي يمكن سامح حوالي ألفين معتقد اللي بيعبد الشيطان اللي بيعبد البقرة اللي بيعبد العجل اللي بيعبد الحمام كل واحده معتقده الإنسان اللي ليس له فكر فالنهاردة لمواغذة ما يهمنيش هو معتقدك ايه. ما يهمني أنا اسلوكي بينه وبينك ايه. أنا أصحابي خلي بالك أغلب أصحابي مسيحيين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 لا ولا يهمك يا عمر انا يعني بحب اسيبك تتكلم وتقول كل اللي في عشان حصلت تطلع كل اللي جواك يعني طيب هو لو احنا هنتكلم عن تقييم للمجتمعات بالطريقة ديت فلا طبعا انا ما يشرفنيش ان انا عيش في امريكا لو هتقيم المجتمعات فاحنا للأسف يعني مثلا في مصر احنا مش دوله اسلاميه بالشكل الاسلامي الكامل فبالتالي مش هنقدر ناخد دي كحاله كحاله نقدر نقارن بيها لو عايز تأخذ أو عايز تبص المصر لو عايز تبص المصر كحاله يعني تحدد على أساس إذا كنت هتعيش فيها ولا لا؟ ولا مبي برده ما فيش دولة إسلامية حاليا ما فيش يعني إسلامية بالمعنى الكامل ما فيش بس لو عايز تبص الدولة كانت في الوضع دوت فممكن ترجع مثلا لأيام قبل الفتح الإسلامي لمصر وازاي أباء الكنيسة نفسهم كانوا بيعلنوا وحتى لانه ده كلام يعني مصطور في كتب التاريخ ولو حضرتك حير احنا ممكن نفتح كتب التاريخ مش حتى كتب الكتاب المقدس وقال القرآن نفتح كتب التاريخ ونشوف ازاي ان اباك الكنيسة نفسهم والكهنة كانوا بيقولوا ان احسن عصورهم ما عاشوا فيها كان عصر الاسلام ازاي مثلا ان بعد الفتح الاسلامي لمصر الكنيسة الكنيسة, الكنيسة الكنيسة في ايطاليا بعت البيوش علشان تخلص مصر من الفكح الإسلامي وإن أقضاء مصر اللي هم منهم جدود حضرتك كانوا بيحاربوا وده كلام مذكور في مراجع مسيحية كانوا بيحاربوا في صفوف الجيوش الإسلامية ضد الكنيسة الرومانية من العادل اللي هم شافوه من المسلمين بعد الفتح الإسلامي وكلام ده موجود بالتالي تاريخ الكنيسة لقس مانسي يوحنى ممكن حدقت راجعه لو عايز فلو عايز تبص على حاجات زي دي ممكن نبص بس نبص نرجع شوية بالتاريخ لما كانت مصر فعلا بيحكمها الإسلام. امريكا ل من يعني من ثلاثة ايام امريكا اللي حضرتك تتكلم عليها وبتقول ان الاخلاق فيها والكلام ده كله من حوالي مش من ثلاثة أيام هم من فترة من اخر آخر أساسا 2009 من شهرين حديثت مثال بس أخير وذيك ما يتقص يعني اسمعوا ان شاء الله نسمع حضرتك كان في أضواء مشهورة كده وسيرة أويه وسيرة في امريكا كانت مشهورة جدا على المصحات النفسية في امريكا ان كاميرا في مصحة نفسية سجلت مريضة نفسية ده حلت أعد على كرسي مريضة فتاة قاعدت على الكرسي ووقعت من على الكرسي وفضلت وقعة على الارض لمدة ما يقارب 12 ساعة والجزيرة نشر التقريق دا وقت ونشر فيلم الفيديو الست بعد وقت من الكرسي لمدة ساعة ماتت فضلت متسابق 12 ساعة ووقع على الارض الناس قاعدين حواليها وبيعودوا جنبها وبيبصوا حواليها والامن بتاع المستشفى بيجي بيبص عليها وبيتفرج حدش بيتحرك علشان يشوف الست دي مالها. هل هي دي امريكا اللي حضرتك بتقول ان هي دي احسن اخلاق وي وي وي والكلام كله؟ ده كله ؟ لا طبعا حجبك الفيديو لو عايز حالا حجبه لك تقصد نشوفه النهاردة الصور امريكا اللي حضرتك بقول ان هي احسن اخلاق فيها اعلى نسب الزنا واعلى نسب الجرائم القتل والاختصاب ويعني الاحصائيات الامريكية ودي حاجة يعني تخسب للامريكيان ان هم ما بيحجروش من هما يعينه دوت الاحصائيات الامريكيه بتفضح دوت وبت يعني بتوضح ازاي ان المجتمع اللي حضرتك شايفه احسن مجتمع هو اكتر مجتمع فيه انحلال في العالم كله وما ومفيهوش اخلاق ما انت بتقول لي عم هنقيم المجتمع باخلاق الناس اللي فيه فين الاخلاق اللي بتتكلم عليها في امريكا ديت مفيش مفيش اي حاجة من اللي انت بتقول عليها يا باشا يفضل ما يطرحش اه سي جيبشان انت ما فهمتنيش معلش يعني في النقطه دي انا ما بقايقش امريكا كمجتمع أنا مصري بس أنا مصري ودمي مصري يعني أنا لو قالوا لي مصر تسيب مصر مثلاً وأنا عايش في مصر لو قالوا لي تسيب مصر وتروح أمريكا أنا أنا جربت الغربة وجربت السفر لو قالوا لي تسيب مصر هقول لك لا أنا طبيعتي ومعتقداتي و... و... و... و... وسلوكي سلوك مصري فمصر دي أنا بالنسبة لي أم الدنيا يعني بس لو قالوا لي مين البلاد كلها لو أنا عيش في أي طرف مصر أنا هتصد مصر عن أمريكا.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 بص نبص للدين نركن الدين على جنب ما يحسبش مشكلة بين مسيح ومسلم لاننا المسلم والمسيح لما تحصل فيه ده انسان متخلف انسان متخلف ليه لانه هو لو رجل اعماله ورجل ما جاء عمره ما هيبص للدين واركنه على جنب نعم اصلا انا عارفهم ده جايين ناس ناس بص. التخلف يعني ما لدمخهم فبيجي يروح مسيطرين عليهم بفكر معين ده اللي نقولك عليه سيطروا عليه الفكر بيبقى ده لمصالح ناس تانية انا بتكلم ليه ننشر السلام بين الناس وبين بعض ننشر المحبة ننشر نخلي في في بين المسيح وبين المسل ليه انا اعمل كده ليه يحصل اللي بيحصل ده مالي دول العالم انا انا ما يهمنيش دول العالم ما يهمنيش امريكا بغض الستين في انا مش مش لو انا اصلا بحبز امريكا انا اروح اعيش في امريكا انما انا مصري ولازم انا كعربي لازم الاقي اللي حواليا برضه يساعدوني في القصه دي نما ما يدافع عن إنسان قاتل ما يدافع عن إنسان ما يبقاش كل يوم والتالي بلد بتتحرك ليه عشان بين ولد اختصب واحدة مسيحية ولد اختصب واحدة مسلمة ايه الكلام ده إيه الكلام ده اللي احنا عايشين فيه حالة فرضية أمسك الواد عدموا عدم أهله نما اللي ليه البريء والغلباء واللي ما لوجه حاجة واللي ليه واللي ما في الموضوع ده تقط كله في الموضوع كأنك بتجيب رشاش كده بتموت الناس كلها هل بيرضى الله هل بعدي دي حالات هتقول هتقولي حالات فرضية حالات فرضية لإيه المواضيع دي بتتكرر أكتر من مرة يعني ده اللي أنا يعني بتكلم عليه يا ريت إحنا نبقى نقول الحق حتى لو على رئابنا نقول الحق فضلنا علي طيب ماشي. طب خلاص يا انا معي يعني انا ما عنديش اي اشكال في الكلام انت بتقوله دا يا عمبا. يعني الكلام اللي حضرتك بتطراحه ان احنا لازم نقول لا للحوادث ازاي داية. طيب حاضر يا دارتما نعدي لك الموات ان شاء الله. واخي مسلم ايجل هياخد مداخلة ليسمع بصدف حاجة وبعد كده ندي الاخ دارتما.